أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأحجاف صلحة 502. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزير الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.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 تفسير الآيات السابقة من الله الرحمن الرحيم حاميم كلام فيها كما تكلمنا في السوال الماضي نسبا الحروف الهجائية هذه وردت في أول السور تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب هو القرآن التنزيل هذا هو من الله العزيز الحكيم لكن لاحظ اختيار حنقول العزيز الحكيم يقول العزيز الذي لا يغالب يعني القادر الذي لا يغالب فحين يقول, يقول لك ان الكساب ذا من الله عزيز يعني انك تنتبه لان في القران اشياء فيه مثلا وعيد وعيد لمن خالف وله يعني يقول لك إنها ان الله قادر على تنفيذ الوعيد كذلك وعد بالجنه وبنعيم كبير كذلك ان الله قادر إذن الذي نزل الكتاب هو عديد في بقى يعني ما يمكن إيه؟ يعني في إدري كل ما فيه إنه بايت حقك وإنه واقع تنزيل الكتاب من الله العديد الحكيم وكذلك حكيم ما يمكن إيه؟ يحصل فيه شيء غلط أو خطأ فإذا كان المنزل له عديد حكيم إذن الناس يعني عليهم أن يعخذوا بكل ما فيه لا بين لماذا كلمة العديد وإنش المناسبة بين عديد يعني كون كتاب هذا الكتاب حق، لأن فيه وعيد في تهديد لأن أكثر ما جاءت به الدعوة هو يعني تحذير أو إنذار الناس من المخالفة لله ومن معصية الله وتبشيرهم وتبشير الناس بأشي ذا الله وهذا البشارة والعقاب للمجرمين والبشارة للمؤمن هذا من قادر من عليها فيها تفهم امك قالها العديد لا فيها تفهم من هذا الكتاب يعني كل ما فيه واقع والنسخ كل ما فيه يعني انكم المفروض تؤمنوا به كمال الايمان وتصدقوا بكل ما جاء فيه ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى الله ما خلقنا السماوات والارض ما خلق هذه السماوات والارض يعني قال وما بينهما الا بالحق بيقولوا إلا بالحق إلا بغرض حق وهو الآش وهو عبادة الله وفي الواقع يعني خلق الله يعني السماوات والأرض وخلق البشر يعني يعرضهم على الخير يعرض الناس على الاشي يعرضهم للخير فإذن إذا اتبعوه دخلوا الجنة هذا يعني الغرض من خلق السماوات والأرض ما هو يقول ما خلقت الجنة والإنسا إلا ليعبدون وإيش خلق ما يستير للعبادة وبهتفدنا العبادة هو لأن با ينفع شيء عبادة الجن والإنس ما له يجمع وكلهم يعبدون ما هم لا ولم في الله ولا مزايدين في كل شيء لكن اللي يعبدون اللي أهل الجن جل الجنهم أهل دعبدو بائش باي بايكرمو ويعني يحصل لهم الخير الدائم اذا خلق الله السماوات والأرض اللي عرض الإنسان على فعل الخير المكلف يعرضها يعني يمكنه من فعل الخير حتى يدخل الجنة بعمله هنا بعض حتى قال أظنها الحساب للقاسم فسر قولها إلا بالحق يعني إلا للحق جعل البقى سببية للحق وهو أيش؟ يعني يعني للغرض الحق وهو أيش تعريضهم للخير أو عبادتهم حتى أيش؟ حتى يدخل الجنة إلا يعني إلا لأجل الحق يعني الأجل مش عب... حين كل ما أعرضوا الإنسان والجنة أجناء الإنسان إلا اللي يعبدون خلقهم, خلقهم لي هخلقهم لي العبادة ووو وهو... ليعرضهم على أشي الخير أو ليدخل الجنة. ووو تعال تعال تعالي يعني قال وأجل مسمى أيضا أي أيضاً خلقها خلق السماوات والأرض الأجل مسمى يعني ما هي ما هي بالشيء الذي يستمر دائما ما هي إلا يعني في ما هي إلا دار عمل. ودار امتحان للناس لان ما هي الدار دي بستمر في يعني في فيفهموا في إنه يعني ضروري يؤمنوا بالأش باليوم الآخر وبالبعث وبأن الحساب والعقاب لأجل الحمال ما على الحج الحج ولي أجل المسمى حتى قلنا حتى إذا قال على تفسير قال الإمام الحسابي قال, قال إلا الغرض الحج للحق ولأجل لأجل المسمى يعني لأجل يعني لا يعني قبل بدل لام يعني لام ثانيه صح ما بيعادله نفس المعنى كيف. كيف. كيف. يعني خلق انا خلقهم يعني قال يعني بيقولوا بيقولوا ايش الله بالحق بيعربوها بيقولونها حال حال بالحق يعني في الغالب بالحق وحال كونهم الى اجل مسمى خلقهم على هذا الاساس يعني مبنيتين على هذا الاساس انهم بالغرض الحق يعني ان بي غرض تكليف العباد وعرضهم على الخير وأيضاً يعني أيضا إلى أجل مسمى لأنهم مخلوقين إلى أجل مسمى ويتم إنهاء أجل مسمى <تصفيق> الله محفظ على الحق لا الله سهل. كل بأجل مسمى خلقناهم بأجل مسمى يعني محدد لهم هل الملابس صار؟ مثلاً بأجل مسمى. هو في في ما حتى نقول يعني حاله يو حال معنا نقول إلا يعني إلا حال قومهم هكذا. يعني مقتلينا بهذا الأمر. بس إن با يمكن. قال والذين كفروا مع هذا مع أن الله خلق السماوات والأرض ويعني هو ال والقادر وهو العزيز وهو الحكيم لكن مع ذلك كله والذين كفروا عما ما غرظوا عما أنذرهم يعني مع هذا كله فالكفار ما بي يعني ما بي يعني أيها ما, بي ما, بي ما, بي ما بيتأملوا ما فيه من تحذير ما جاء من تحذير لهم هو التخويف من العاجبة من اليوم الآخر كان هؤهم يعني قافلون ومعرضون ما بيروا أيش يستمعوا ولا ي يتفتوا إلى هذا الأمر. والذين كفروا عما أنذرهم معرضون يعني المفروض على الأقل أن هدا جاء واحد ينبهك إلى خطر. إنك تفكر وتأمل. ما هناك ما ت تسمع ما تسمع ولا تفكر فيه ولا وتعرف عنه. هذا يعني إنها غفلة كبيرة. والذين كفروا عما أنذرهم معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلق من الله؟ يبين لهم يعني بناجح يوضح لهم إنهم على يعني ما معهم أي مستند ولا معهم أي حاجة تأيد يعني ما عليه. قال ما تدعون من دون الله؟ تنبغى قال ها أرأيتم؟ قالوا يعني أخبروني, أخبروني لله الذي بتعبدون من دون الله؟ ماذا خلقو من الله؟ وش من الأرض هي يعني بيان للماء اي شيء خلقوه من الأرض ومن خلقوه ما خلق شيء, إن الحجر شيء. هم ما بيقولون هذه خلقت السماوات وإن الأفناة من ذي بتخلق ما بيقولوا بعد إلى الله قال هذا الذي من الأرض حتى يستحق العباده أروني، أخبروني، ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك، والله يكاد؟ قال والله يكاد معهم شرك في السماوات، ولا يكاد يمتشاركين في السماوات؟ هم ربي، دور الحجاب؟ هذا يعني، واضحاً، يعني ما بشي من هذه كلها اعتوني بكتاب من قبل هذا قال، يعني فأنه يقول لك، هاتوا هل أنا كتاب من, من عند الله يدل لكم على هذا حاجة تثبت هذا الأمر لأن عد في هذا الأمر يعني كأنه بيقول هذا الشيء ما هو معقول إن هذا الايه؟ من هذا الأطنام فعلت شيء أو إنها مشاركة ما معكم أي حجة عقلية ما بقي إلا أنكم جوا معكم خبر من عند ربي فأنا عد نفهم من هذا حين يقول اتوني بكتاب ما يعني ما يطالب بالدليل اتوني بكتاب يعني ما ما من العقل والمنطق ما به أي دليل بالعكس لكن إلا إذا معكم كتاب من ربي فأتوني بكتاب من قبل هذا أي كتاب غير كتاب يدل لكم على هذا الأمر أي كتاب من رتبة سابقة التي أجرها الله فأتوني من بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم قال الأثارة يعني رواية ولا بقية من الأخبار من الـ من الـ من علم لكن من أشياء يجينية ما هو من الأشياء الأش الخرافات والأفاطير بيقول الأثارة بيقول بعض ما بقية من علم ولا أثارة رواية فإذا بيقول الأثر ما في في الاثار يعني المروي إلا لكن حاجة معلومة يعني معلومة يعني يقين يا ما هي اللي الاخبار يعني بيجيبه يعني ايش اثاثير واحاديث يعني ما بشي ما بشي ما لها ما بشي مستند لها فقال اتوني اذا بكتاب من قبل هذا او اثر من علم يعني او رواية او نحو ذلك او بقيه اي قال بعضهم بيقول او اثر يعني او بقيه من علم لا لا لا شيء جديد من, من شيء يعني معلوم مطمعنا مطمعنا من من علم. يعني من الأثار يعني أي يعني ولا أو أي أو أي شيء من العلم يعني أو أي شيء يعني لا بلا شيء بسيط من العلم؟ المعلومة. لا آه تمام. لما العلم يشتري نشيا ال الذي ال... ال... ال... ال... هو ما كلام كذا ما الأثاره بيقول إما أن معناها البقية ولا الرواية فإذا بيقول الأثر يعني في الرواية في الأثر يعني في الرواية وذاك يا ربما يكون من الآثار الاشياء المتبقي قال اعطوني فيه قال او ان كنتم صادقين يعني فاتوني اذا انتم صادقين في يعني اعطوني هذا الكتاب انتم صادقين فيه في ان هذا اله فاتوني بهذا يقولوا جواب الشر هنا محذوف يعني هل النحو عليه ما سبق اذا ما بيصير يتقدم الجواب على الشر لكن الحين قدم طلب اعطوني ان كنتم صادقين يعني ان كنتم صادقين فاتوني عند اهل النحو ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فالواقع إذن إذا أنتم كذا ما معكم أي دليل فقال من, من عجب أضل من هؤلاء الذي يدعو ناس ما بيستجيبوا لهم لأن العبادة العبادة عبادة للإنسان عندما يعبد شيء ما بيعبده إلا لي لكن ينفعه ويدفع عنه الضر هذا العبادة تعبد الشخص تطيبه يعني الشيء ذي بينفعه عند الحاجة ويدفع عنك قال ما قال ما اما أم ذي بيد اي شيء ما يبينفعه ولا يعني في الواقع انه يعني اي يستغرب الانسان كيف لم يعبدو حجر حجر لا بتنفع ولا بتستبر اي حاجة ولا بتستفر حتى تتفهم ولا تعقل ولا شيء ورجع عبدوها. قال ما عبها اظل منهم ما عبها يعني يعني ابعد عن الحق منهم ومن اظل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له يدعي غير الله ويخل يربي أذى خلق السماوات والأرض بيسوي كل شيء وملتحكم في كل شيء يتركه ويعبده شيء ما بي ما بيستجيب ملا يستجيب له إلى يوم القيامة قال بعضهم معنى إلى يوم القيامة يعني دائما مثل تعبير بعض الناس هو جاء إلى ما يوم القيامة يعني دائما إيه يعني دائما جمعنا هكذا يعني, يعني. وبعضهم قال إلى يوم القيامة إن ما بيستجيبه لما يعني ولا بي يعني لم ولا ولا لما ما بيسمعه ولا بيفهمه وراه. لما جاء من قالوا بعضهم كمَا جاء من برجع يجوا. برجع يجوبوا على واحد وينكروا. برجع يعني ليش يذموه هالاله هذا وينكروا ويعني إيش بليلعنوه بعضهم. فقال بعضهم إذا جاء من ما ولا يجوا عليهم لما جاء من القيام هو رجع يرجع يكفر بهم ويقول يعني إيش منهم. قال من لا سيجئ ولا اله الا الله يوم القيامه وهم عنده عائم غافلون قال هم اصلا هذا الحينه الحين يعني قلنا ايش لا يجوبوا على ما بلغ قلنا ايش من من افضل من دون الله لا قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض لو لاحظنا عبارة قال ماذا خلقوا بالواو الوءه إليهم اليه من ما بيستعمل الا العقره ما بدك تقول فعلوا إلا ذهم عقلاء ما تقول فعلوا الأشياء اشياء ما, ما هي عقله هي يعني لو كان يقول يعني لو على الحقيقه يقول اروني ماذا خلقت هذه الاجيال فاحنا بفتح بكلامنا يقول هذه المصانع انتجت المصانع انتجت ما بتقول أنتجوا انتجوا المصانع لا ذهم رجال ولا النساء عقلاء ف يعني فقال اروني ماذا خلقوا من ارض يعني كان قد مع كان قبل فهم كيف يعبدوهم فآن قدم عقال ورجعت هلنبي ينبه هم لاهم شيء ولا هؤلاء الذين يتعاملون معهم معاملة العقال وش تتسوهم فنبه حين ماذا خلقوا من الأرض إذا نقل بيعاملهم معاملة إيش يعني جعلوهم مثل العقال حين جعلو لهم العبادة أروني ماذا خلقوا من الأرض ورجع الآن قال حين قد تعبر عنه بلواو يجي نفهم حين قال هنا وهم عن دعائهم هم يعني هؤلاء الآلهة وعبر بهم مع ما يعبر بهم نقول هذه الأشياء لو هي يعني على الحقيقة إذا بتتكلم عن أصنام بتقول هذه الأصنام ولا هذه الحجارة من بق قال هؤلاء الأصنام؟ والله تقول هم ها يعني أردت وتعبر بنا يتكلموا عن الأصنام وهي أيضا ما استعملوا العدم ولكن حينك تعبر عنهم بقولها إيش من من حين قال خلقه يعني يعني جعلهم مثل العبد لا يعني بنبهم إنكم بتجعلوها هؤلاء لا مثل العبد والجاهذ هنا بيقولوا هم يعني هؤلاء الأصنام. يعني هذه الاصنام في الواقع وهم عند دعائهم غافل بيدعوا تجعلهم آلهه وتعبدهم قال لهم دعائكم يعني ما بيدروا وش بتقولوا هو اللي يستخدم هم بيستعملوا هم بيجعلوهم بيجعلوهم ايه؟ ايه؟ يعني هم هذا المنزل وهم عند دعائهم وهم وهذه الاصنام عند دعائكم يعني ما غافل ما ما بيحام أصلاً. ما بيدري. هو وتشينه إله يعني حتى هذا إننا قلنا الأول مرة لا يستجيب له يعني ما بينفعه ولا بيسبب له شيء وفي نفس الوقت ما بيهدري أصلا حين تد إيه حين قلوا لا يستجيبون يعني لا يقولوا أنهم بيسمعوا ولا ما في الله يجعبوا أصلا حتى ما بيفهم ولا بي بيسمع وهم عند دعائهم غافلون وإذا حجر الناس كانونهم أعداء كان كما حجر الناس يعني كما قام الناس يوم القيامة حجروا جمعوا فخيروا يعني يومي يوم القيامة الناس جمعه وإذا حشر الناس وكانوا يعني هؤلاء الايش الالهه ايضا بيعبر عنها بايش بالوا يعني مثل التعبير الثابته انهم كانوا لهم يعني لهؤلاء المشركين كانوا لهم اعداء يعني وكما قامت القيامه اعداء لهؤلاء المشركين وإذا الناس وكانوا لهم أعداء. نفهم. يعني بيستوضح الواحد العبارة تفسر هذه الآية حين يفهمنا من أول عاملهم عاملة العقلا لأن إذا ما فهم يقول أيونش كانوا لهم منهم ما ذي كانوا كانوا يعني الأثنم وتعبر عنهم كانوا بعقرة لا وإذا حشر الناس اشتئنوا بالسعبدهم وهم ما بيمفعونهم بايجي وأيضا ما ما بيدروش بتقولون وكما حشرتوا حشر الناس جمعة برجع يوهم لهم عادة يعني بالعكس الوقت الذي أنتوا فيه أجدر حاجة إلى من ينفعكم بيجوا مع دارهم. أذ يقول الناس يفرون بشريكهم. وإذا حفروا الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافر. بل ينكروا عبادتهم. فيقال ما كانوا يجانا عبودون. قل ينكرؤ عبادتهم. يعني في الواقع لأن في الواقع عبادة ال الإنسان لهذا الحجر. في الواقع ما هي عبادة صدق. ما بالله هي في حقق كيف يحقق حقق يعني ورغباته. هو بيفلواجب يحقكها ويشتيد في بيعبد هذا ولا ما هو الواقع ما هي عبادة صدق؟ ما بيسمي عبادة. فيرجع يقول وكانوا بعبادة سافر يعني ما هو صدق انها عبادة حتى يعني طاعة من هذا ما إلا مسألة عبادة يعني لأجل أهواء مواجه ورغباته. الضمير في كامل عدد علامات. وكانوا يعني هؤلاء أيضا ال ال الآله كانوا يعني الآله لهم لهم يعني لمشركين عدا. وكانوا آل الاله بعبادة بعبادة المشركين كافرين. قال لي قال ي يكفرون بهلككم يوم ما قالوا هي أنا عبدن. و... ليه فلا عندك الظاهر في بالنسبة للأتباع الك كبراء والأتباع فلا ال... بالنسبة لا في الحين قال يعني أتباعهم الكبار والكبار ولا. وال... بيه يعى يقول أنا سادها ما كانوا هي أنا عبدن. لكن في الآية الثانية قال. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا أتحرموا بينا افسر على تناظب شيء شي غريب يروحوا ويعبدوا الأخنام مع أنها لا بتسمع ولا بتعقل ولا بتنفع ولا بتضر ولا معهم أي دليل على ذلك ومع ذلك يرضوا يرضو يعني يرضوا ويتقبلوا هذا الأمر ولا معهم أي حاجة تأيذهم وكما جينا رعت للحق الواضح الذي مهم أيه عليها أدلة واضحة وكله قال وإذا قاله وإذا تطلع عليهم آيات بينات واضحة قال الذين كفروا للحق لما جاءم هذا سحر مبين يقولون عندهم هذا سحر مبين يعني ما عاد يعملوا بحقولهم نهائيا يعني بيعملوا بأشياء ويعتقدوها بدون أي دليل مع أن الأجدل مخالف لها وكل يعني مخالف لكل دليل ورجعك كما جاء مالحق سير كيف يفهم قلب جاء مالحق آياتنا بينات واضحة يعني حتى قال أراد آية القرآن معهم يدروا ويرونها أشياء معجدة ولا يدروا ولا يسبروا مثلها وآيات واضحة يعني في العجاز واضح واضح ما هو يمكن يكون كلام بشر لما استطاعوا قال قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا يحرموا يعني قالوا لها انها زحر زي جاء تريد عليهم قالوا للآيات انها زحر مبلغ عبر عن الآيات قال قال الذين كفروا للحق ببينها وهي حق قال حين عبر بالحق والله كان يعني العادة هو أنه عبر بالضمير وإذا جاءش وإذا أتلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لها يعني للآيات أو عنها في الآيات تكلم عن الآيات عبر عنها بالحق يعني قالوا عنها ف... يعني بينها واضعها وهي الحق هذه المفضل في التبقى قال. وأيضا عبر قوله لما جاءهم عند بهاده لما جاءهم عبد تفيدنا معنا تفيدنا إنهم يكذبوها بسرعة بمجرد ما تس... لما جاءهم فين تجيهم كذبوها يعني ما به أي تأمل ولا تفكروا بها فيها ما بيبالو ما بيبالو ما, بيبالو. ما, بيبالو. ما إعراض هذا يعني يعني نع شديدة فيهم يعني افرض الإنسان أنه يسمع لأي كلام ودار وينظر فيه خصوصاً حين يجيب يهد والله نبهه إله شي ولا إله خطر في يعني يت يتأمل هذا الكلام ويرجع يفسر كيف يجيب عليه أما أنه يرد يعني يكذبه من البداية أول ما يصلي يكذبه وش ما هو كذبه بس يقول هذا سحر وبين ماذا واضح نسحر يعني يجدو شيء ماذا أكيد يعني في آيات واضحة وبينه ولا في ذنب بالله قد ركب العناد ما عاد في ماش ما عبي ما يعني ما ما يحاول يعمل بقوله ولا في المنطقة ولاش ما بلع ناس كذا قال لما جاءهم هذا سحر مو قلنا يقول الحين عاد الحين يقول مو بين سحر واضح ماذا؟ ما, ما أن ما بتأمله ولا قد نظر فيه والأيات أيضا بديها الله آيات واضحة يعني بينه أم يقولوا نفتره قالوا هنا بل يعني بس يقول بل إحنا عندنا في اللهجة بس يقول إلا بي إلا إلا عاد بيقول نفتره لا عدتين يقولون يقولوا افتره يعني انتقل الى كلام اخر يقولوا بل الاضراب <تصفيق> ولا الاضراب عن الكلام السابق يعني خليهم, يقول خليهم من ذا عشر منها انهم يقولون إن انها النبي انهم وهم بيروه انها حاجة ان هذا القرآن شيء ما هو, ز... هو عادي يعني لانهم بيروه امر يعني ما استطاع احد لو جمعوا كلهم ما استطاع ان يجيب شيء يعني مثل يسجد بسيط منه ما استطاعوا كلهم ويتحدهم ولا يدروا كيف يسووا وبعضهم يجي يسجد له يعني انبلغت هذا الكلام يسجد ومن من ألد أعداء الدين فقال ورجع يجي يقول هذا هذا آج هذا من, من إنها دي سبره وهذا يعني كان ننتجر يعني يقول خليه من ذا حاجة منها أين يقوله كذا هذا نفهمه من قوله أم أم تفيد الاضراب؟ وكاننا عادي تفيد استنكار يعني بل كيف أننا عادي ايش كانوا في أم هنا اضراب وفحث فيها معنا الهمزة هنا الاستفهام استفهام قالوا الانكار والتعجب يعني الأمر من هذا يدعو إلى العجب كيف أنهم يقولون أم يقولون يعني كانوا قال لا كيف بيقولوا افترى أنا النبي ذي اختلقه ما بلأ اللفه هو كيف يألمهم هم استروا جمعه كل الناس من ذلك أكبر فصحاء العرب كلهم وإلوهم يجتمعوا كل ما استطاعوا انجيوا بشي منه أم يقولوا نفتره؟ قال بل كافي يعني كان هذا شيء هذا من الأشي يعني أغرب إني كم منهم؟ قل إن افتريته جواب عليه افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لا إذا نفترته اختلقت أنا, أنا. يعني أنا جئت به من وقلت إنه من الله الاشتراح هو تعمد الكذب إذا نذيت كذبت وجيت به أنا وألفت وقولت من الله ما مخلاني الله قل إني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا يعني إذا أنا افتريته ما باجه الغرض واش باجه الغرض إذا أنا لفته وسبرته وقلت إني من الله لجي لأنكم تتبعوني صح ويجي لي مثلها حي يقول أنتوا لي ما هو المفروض كذا حقا لو أنا ذي افتريته ما من نفعتوني أصلا ما هو جاني فائدة إني أفتريه لإني إذا أنا افتريته فاي عاقبني ربي ولا ما عاد نافع لو لو باتتتبعوني جمع يعني يبين لهم يعني ما بشيء مم إمكانيه لهذا الشيء هذي بيقولون الافتراء هذا ما يمكن أولاً أن هذا الشيء قلنا لكم هذا الشيء يعني مستحيل خارج عن قدرة البشر هذه الآية ثانياً إنه ما مع مسرحه ما مع مسرحه إنه يروح يفتره وبا يعني على الله مع مدار يعني لا قال ما له افتره على الله إن الله من عاقبني ولا عم فيه. وي عندكم من فعلتوني فيه وجدكم اللي يبلغ يفتره كذا يا إذا قال قول اي قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ما هذا مشبر لي يعني باهلكني ربي لو افت انا اللي افتريته ع باقينا في معنى ان بيقولوا العرب يفرقوا بين إن اذا اذا قال اذا يعني اكيد اذا حصل كذا باحصل كذا ف اكيد انه باحصل اذا بيقولوا الشيء محقق لكن ان للشيء المشكوك فيه قل ان افتريته قالوا هنا عبر بالشيء يعني فأنه يعني عبر بالشيء المشكوك فيه يعني هو مشايرا علم، وذي بيقولوا من باب الإنصاف الإنصاف للخصم إن حين جي واحد يخي يناقشك ويجاهد لك لا تجي تب ما بلا رأيك الحق وبس تحط رأيك على الأساس عادة محتمل تناقشي على هذا الأساس إنه محتمل الصواب ومحتمل للخطأ حين تناقشه بيهو أحسن له يعني وأدعى قبوله، يعني وأنصف بيهو إنصاف للخصم حين حين مثلا أنت بتقول بأمر ولكن يقولون يعني الله يقولون الله يقولون ان الله هذا ان الله يقولون ما الله يقولون الله كذا ان كذا مع ان الله ما هو ممكن غير الله لكن نجلم كذي يقولون يعني الله يقولون عن شيء هو يعني مصمم عليه ان الخصم يجون ان الله له ان خلينا يقولون ان يعني هو ربما نقول يحتمل يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان يعني ما قال خلاص لا أنتم ما ما ينفع كلامكم وراهي لأنه ما افتريته يعني جعل, جعل يعني بيقولوا هذا من باب الإنصاف إني يحط الشيء أديقده عنده عتيك نحطه لهم قال خلاص خلينا بنعل هذا نبصر كيف هو زابر أوله بس ها قال قول إني قول إني افتريته عبدالله إذا إن بشيء المشكوك فيه قالوا تنازل وإس يعني إيش وإنصاف له قل قول إني افتريته خلاص تملكون لي من الله شيء ما عندكم زابر لي شيء ولا عندكم نافع لي وبيعجبني وما جري أي فائدة إذا ما ما جبتني وش بجني من فائدة ما أنا يعني يعني مجنون ولا يعني حتى أتصرف هذا التصرف قال فلازم يقولني من الله شيء هو أعلم بما تفيضون فيه يخبر لهم ينبههم إن الله قال هو عالم وش بت في الضو في في الحديث بيقول أفاد فيها معنى أحيان يستعملها أفاد بمعنى الإسراع أسرع يقول أفاد يعني أفاد من عرفات الله يعني يندفعوا بسرعة ما في ضمنها سرعة ما الناس وأيضاً أفادا يشتغل معنا أكثر أفادا في الحديث يعني أكثر في الحديث ما بيقولوا حديث يعني إيش خبر مستفيد بيقولوا يعني يقدو مشفور زيادة فإذا قال هناك كأن سوا قبل معنى الإكسار ولا معنى سرعة قال هو عالم بما تفيدون فيه يعني إذا الكلام اللي بتخرجوه إنت ما أنكم بتسارعوا فيه تندفعوا في هذا الكلام والله عالم به ما هو يعني فالله إذا عالم به فدرنا بعج على هاي بعج على حساب عقاب فيه قال وعيد وكذلك ولا إذا قلنا عالم بما تفيضون يعني كثرت هذبكم ذا وكثرت وت فيه وإش وإتهام له هو عالم بما تفيضون فيه كفى به جيدا بيني وبينكم يعني يكفيني الله يكفيني يعني يفرق بيني وبينكم يعني يحكم بيننا والله حتى في الدنيا يعني لكن كيف أن الله هو له قال قال شهيدة ولا قال يكفيني ان الله يشهد لي ولم أرغب كيف أن الله يشهد له قالوا أن الله يشهد له حين جاء على يده بالشيء المعجز في شهاده من الله له يعني يكفي أني بجيت لكم بالدليل الواضح من الله ان الله أيدني في هذا الكلام ويشهد لي بانه يعني بهذا أني أجنبي وأن هذا حق وأنه من عنده. يكفيني هذا بدكم ترضى ولا فرق يكفيني شهادة الله لأن بعض يقول كيف إن الله شاهد؟ وش يعني إن الله بيشهد؟ يعني الله ما شيء فيه ولا بدركونه. فمعنى هذا الشهادة حيقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. في معنى أن الله يعني الشهادة أن يعني يقول لي يشهد لي بأنني على حق وبأن ما جاء به من عند الله من يشهد الله له؟ بتاييده بالمعجزات بتأييده بالمعجز هو شهادة من الله. قال الانسان قال لي يكفيني ان يعني انتم ما رضيتوا تؤمنوا بالحق أنا يكفيني ان قبل دليل واضح من الله على أن هذا حق وهو تايد لي بالمعجزه كفى بالله كفاه جيدا بيني وبينهم وهو الغفور الرحيم ما بالله ربي قال غفور رحيم ايضا في هذا قال تحديد لهم ما بالله ربي غفوري يعني يعني ما يعاجلكم بالعذاب الا ايش بالعذاب بتقولوا كذا تنكروا كل الحق ما ابن ربي غفور يعني أبيم هلكم إذا بدكم ليش ترجعوا يغفلهم؟ وأيضاً فيه وعد إذا بد وأيضاً يعني في وعد لهم إذا بدتم يرجعوا فنعدش الله بيقفلهم في حك أنح يقول والليش؟ وهو الغفور الرحيم يعني ما كانه بي يفهم يفهم إنهم قد قدم في شيء يوقعن في سخط وعجوبة يعني قدم يستعدوا الإقرار ما ابن ربي غفور رحم ما عاجلهم فإذا هنا نفهم. يعني مثل هذا وهو الغفور الرحيم انه ما بلاء انك تفعلوا ما يستحقون بالعقاب ما بلاء حين الله غفور رحيم أم هلا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل لهم ما أنا هو الرسل حتى مات الضوء لهم يعني أكثرهم بيقولون ليش ليش ما هو مثل أنا ماذا قدوا باجي رسل قلها ما أنا هو الرسل كم من جاء الرسل ومن الناس من البجر البدع، يعني الشيء المخترع، هذه عادة أول ما يوجد ما دي السبق له مثيل، يسموه بدع أو بديع ما أنا أول رسول، ما أنا أول واحد يجي رسول حتى يقولوا ما قد جاهز ده معه سابر كم يا, يا رسول قد جايوا؟ فإنه شيء طبيعي لأنهم كان يشتنكروا كيف أن يجي رسول واحد منهم وما يجي هو ما أنا أول واحد يجي كم يا رسول كلهم من البشر ولا أنا أول رسول يعني الأمر, معروف الأمر طبيعي لك ان فلا لك ان اقول لك ان ما لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول ما ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان أنا أتبع إلا ما يحاجلي وما أنا إلا نذير موبين. وما أدري ما يفعلونه. هو وما أدري ما يفعلون بي ولا بكم أنا أتبع إلا ما يحاجلي. يعني أنا ما هو إلا انك لا رسول. ما أنا أول رسول. ما أنا لا واحد من رسول من ذيكم قبلني. وأيضاً ما لا أجيب ما بيجيء إلا من الله. ما بنجيكم إلا بشيء من عند ربي. ما أنا بنقول لكم قد ما أدري ما بي ولا بكم يعني ما قدت أثني شيء. خارج انطاقة البشرية حتى تستنكروا علي معنا لا يعني أنا رسول كم تكمر رسول جاء وأيضا ما بنقول لكم اني ابن علام الغيب ما نداري وش باجي في من مصيبة ولا خير ولا نداري باجي لكم خير من خير أو شر يعني ما بندري بالأشياء ما بندعي شيء ما يمكن شيء مستحيل اني ابن علام الغيب لا قالوا ما ادري ما يفعلوا بي ولا بكم يعني ما قال هذي يعني ما علام الغيب ما أنا من خير ومن شر من خير ومن شر ما أنا الله... انسان انسان الله يعني رسول الله ما, قدرنا... ما, قدرنا... ما الى وما ادري ما يفعلوا بي ولا بكم، فلذا ارجع قال بعد ان اتبع إن الله وما ما بلا أنا ما بنجي من بنتابع الله حين اقول لكم انه واجب تسويوا كذا واحترام الوالدين الصيام. كذا صلاح. حين لكم بتا... يعني تكلف شرعي ما بلا بنتابع ربي ما هناك دنذيب لتبره كل شيء يعني ما قبنا ندعي لنفسي ما بنا ندعي لنفسي الألوهية ما قبنا ندعي لنفسي الألوهية إذن المصبض النشيطة بيئي هذا فلا تستنكروا وتؤمنوا قل ما كنت بدعا من الرسولي وما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم إن أتبعوا الله ما يحاى ما أنا داري وش بيعني بي حاج ما أعلم الغيب ما بلا بنتابعوا وش ما يجابها الله من أتبعوا الله ما يح وما أنا إلا نذير مبين، فما أنا إلا منذر لكم، محذر لكم، يعني أرسل الله الأشي لمحذركم، نذير يعني أي محذر، محذر لكم من العقاب، يعني خائف عليكم من العقاب، أنتم عرضي العقاب شديد، بنحذركم بس، يعني ما بلعبنفعكم، ما أنا إلا نذير مبين، مبين، مبين, مبين لكم كيف أي هذا الأشي الخطر، حيث يقول مبين يعني موضع، مبين. مبين يبين كيف أن أتوقع هذا الخطر يبين لنا كيف يعني وشوذي نعمله وشوذي بأي يرضي الله وشوذي نتركه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على بثله فآمنوا واستكبرتم أوه ما كان هذا الآلات قل ما كنت بزعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قل أرعيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كبروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لم يَهْتَدُوا به فسيقولون هذا إذ قَدِيمٌ قديم ومن قبله كتاب موسى إماما وَهَذَا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى قَالَ قال قل أرأيتم كَانَ كان من عند الله يعني المفروض انكم تتأمل، خبروا لي، صح؟ خبروا لي، وهي أيهم من عند رب؟ وين دوكل كفرتم؟ ما وجايب إذا نشوف على خطر كبير، يمكن يتسول، تأملوا فال فال يعني فكروا, فكروا فكروا فكروا استعملوا عقولهم، واجلاد هو من عند الله، ال الكلام ذي الثب، والله أنتم دارن، عترف أن الله الذي خلق السماوات والأرض قد ما في هاي ما بالنسبة لله ما بل هو رسول، بل أنا رسول من عند الله، قالوا لا. قال هاوجا يا نار سودنا عند ما جا وان شوف قد ودفته يعني عرفت أم له لا هنا قال إن كان هذا قلنا أيضا إن, أن أداة شرط إن كان من عند عند الله وكفرت به وين الجواب؟ قال يعني ألم تكون وقد عرفت أمفسكم ما قد ودفته للحين كل لا يوش لا يجوا من عند الله وأنت وقد كفرت ما من جا وان شوف أداة ما من معرض كان قال افلم يعني افلست قد عرفتم أنفسكم للعذاب قال هذه كذا استغنى الجواب هنا يعني بإضمار يعني جواب محذوف كانه قال الستم قد عرفتم نفوسكم للخطر للعقاب قالوا كذا وش لا يجيهم من اجل خبروا ليش لا يجوا ايش لو اللي رسول من عند الله صدق وانتوا كفرتم ما اجاوا كذا عرفتوا نفوسكم للعقاب قل أرأيتم يعني أخبروني إن كان من عند الله وكفرتم به ألم ألستم تعرضون عنفسكم الإعقاب هذا الجواب لأنه ما بيفهمه واحد من السياق يعني الله عرب نبه أن الجواب هنا محذر يعني وكلوا أدوهم من عند الله وإنتوا كفرتوا بها نحن بنقول كذا يعني إنها حاجة خطر وإنتوا تفهموا قال كذا يعني ما جابت أنتم في خطر ما تعرضت نفسكم للخطر اشتي بعض المرأة السالة بالنفحة يعني حجف الجواب نابع وما راح نستخ هذا الأسلوب وكل وجهه عند ربي وجهه أسد يعني جاء ما ما جاء قد يعني واع في فيه خطر ما عرف نسي خطر ووطرح الجواب لأجل الاحتمالات اللي هي يعني إذا قصدك يعجبه معنا يعني الخطيرة كلها احتمالات سألش ولا يودوا دوشتينه... دو أمر واضح يعني رب يعني جرى غرض من التهويل الأمر قصدك لو إن كان من عند الله وكفرتم به من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرت هنا مسألة من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرت من بني اسرائيل على مثله. هنا قالوا يعني استلفوا بتفسير بيقول الهادي شاهد من بني على مثل هذا هذا تفسير الامام الهادي شهد شاهد من بني اسرائيل على مثل هذا, هذا, هذا الشيء ما هو قد وش هذا الذي في الآية السابقة يعني يقول لو كان ايش الذي قال قل اني اشتريته فلا تملكون لي من الله شيء. يعني لو اكذب ان الله من اعادبني ما معنى كذا؟ ولا ورجع قال بعدها واعلم بكم وداري انكم ارض انهم بأعادبكم اذا جاءنا صادق يعني جاء معنا. فقال ها قد شاهد من بني اسرائيل مثل هذا لانه قل جاء جاءت في مؤمن آل من من آل فرعان قال قد مضت له يعني قال لهم وقال رجل من آل فرعان يكتبوا إيمانه رجلا رجلاً أيبول ربي الله قالت وقد جاءكم بالحق لا وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيكم كاذباً فعليه كذبه وإيكم صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدهم قال لهم كذا هذا من آل فرعان ما هو تياذي ذكرها في الآيات تياذي قال هذا ذال إمام الهادي معناها وشاهد شاهد من بن إسرائيل يعني ذلك الايه قال المؤمن آل فرعون رعام على مثل هذا وقال لكم يعني مثل هذا الكلام الذي في القرآن قال لهم يعني في النسبه الايه قال اذا جاءوا صادق قال ايه بيجلهم مشكلة يعني ان جاءوا كاذب بي بي ايه ربي وسبب هذا اذيب يتذبب يعني بيعرض نفسه لهلا وان جاءوا صادق بيجلهم مشكلة فاشتات تأملوا في هذا الموضوع فقال وشاهد شاهدون من بني إسرائيل على مثله إن كانه إن كان كيف شاهد هذا القرآن؟ إيه صامن إن كان من عند الله لا هذا من عند الله وكفرتم به إيه ودنان فأنتوا عرفتم فسق من أهلنا لا, لا. أرأيت من كان هذا من عند الله يعني هذا القرآن هذا الآيات والأذى قد نزلت والحق إذا من عند الله وكفرتم به وأيضاً ومنها خصوصا الآية التي يتكلم فيها ان يكون صادقا يعني إن إن قال إن الله لنت لنت من الله شيئا فلا من الله شيئا معنا لو الله إن هو صادق يعني عمزة عمزة على مثلي على مثلي على هذا على هذا قلت ما, شهد. ما شهد على على التوراة هذه الأشياء. يعني هذه المعلومات شاهد شاهد على مثلها، لما شاهد على سوية ما شاهد على ذي في الآية نفسها، شاهد على جيم تابقى هذا المعنى وهو ما في التوراة، وقال إن يخو فادجل قل... يعني يخو كاذب عليه كذب, كذب وما يخو فادجل يسبكم بعض الذي كذبهم. كيف يكون حجها عليهم؟ يعني عند حجت يعني مثل هذا حين تقول شاهد شاهد على هذا، يعني هذا أمر واضح وفي إذا قد, قد واحد قد احترب هذا وقال كذا وأنتم ما. وانتو ما الرضاست مع ولا الحب ما قد انتو يعني مدبرين زيادة هذا الامام الرهي جباه نشتي بالشاهد من بني اسرائيل يعني ال... ايه المؤمن وبعض انفسر الشاهد بتكثير اخر لانه قالوا ابن ايش عبد الله بن سلام وانه قال اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما اتى النبي الى المدينة اتفرس فيه وعرف انه ايش انه النبي مرسل لأن يعني عرفه لأنه كان من علمان عرف أنه نبي مرسل بصفاته وب... يعني حتى قال بصورته عرف أن هذا هو النبي المنتظر يعني يذكر فيه كتابه في التوراة ورجع عاد سأله قاله مساءل وجاوب عليها عرفه تأكد أنه نبي مرسل وشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وأسلم هذا عبد الله بن سلام ورجع قال قال للنبي قالها أكسب قالوا إن, الـ إن الـ اليهود قوم بحث يعني يستلتوا في واحد بي يبهتوا يعني يزموا واحد يفسقوه من يعني يعني يدوا فيه الكلام الباحث إذا ما تعتم فلا تكأفيه فكتم إيماني لا تقول لهم يقدر سلامك ورجع ورجع سألم عني سألم كيف أنا كما خبروا لك رجع أنا بجي ورجع قال لا تمام فدعاه من الرسول وقال كيف رأيكم في عبد الله بن سلام قالوا إذا عندك خيرنا وابن خيرنا أفضل واحد فينا وابن أفضل واحد يعني هو يعني عن عن أب كذا قال ها أشهدوا أن لا إله إلا الله أنك رسول الله حين قالوا كذا قال ها الله كذاب واندري واش مرجعوا في اشتحين الشجب أن هذا حق وان ما جاء فيه حق يعني كان موافق لهذا الآيات مثل هذا هذه في الآيات شهد على مثل ما في هذه الآيات رجل وانتو ايش؟ أستخبرت وأنكرت يعني على كان كان هذا الكلام يتكلم في اللي هو وما يعني أتعلمش فيه من زيادة الدبور يقول أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ما يعني قلناك فقد عرفتوا أنفسكم جهرة ولا وعند شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله شاهد بهذا الحق شاهد من بني إسرائيل يعني قد وجد مثل هذا الكلام في إيش في الكتب السابقة فقد أنتوا يعني إذن ما الضو فأنتوا قد عرفتوا أنفسكم للإيش ل الله نقبله الله هذا دي يعني أوضح يجد الناس اعترفوا به الناس وانه موجود هذا في السبعة السابقة وذيل اصطاب ذكر يعني في البرهان إذا التفسير الثاني على يعني لكن على فيه التفسير الثاني والتفسير الاول انا موجود التفسير الثاني ما على الشيء الثاني تمام لكن التفسير الاول سهل على السياق الاول ها قال فامن واستكبر ان الله لا يهدي القوم الظالمين يعني اذيب خربوا قال ما عاد ما عد على ما ينفع فيهم هدايه من الله ما الله لأن ما بيتوبوا اليه ما بينفع فيهم شيء ان الله لا يهدي القوم الظالم يعني قد ما يشتغل حق ما لا يمكن هدايه من الله لانه ما بيرضوا وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه هين قال الذين كفروا للذين امنوا ما بيجابر الذين امنوا عاده بيستعملوا هذا القال بيقولوا لا ما تبلغ قال قال فلان لفلان كذا يعني بيجابره هذا بيسموها ما تبلغ قال ان لكن ما قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا. ما بيحاكمهم لو بيحدثر عنهم لا يقول لو كان خيرا ما ذبقتونا قال كذا لو بيعبرهم اذا قال الذين كفروا للذين عمل ما يشتن به ما بيجي كلام مثل هذا هنا بيقولوا ان اللام هنا في قال الذين كفروا للذين امنوا, آمنوا. مع عن يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا. عن المؤمن هذا بكلمهم اذن وقال الذين كفروا للذين امنوا يعني عن الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه يتكلموا عن المؤمنين قالوا له خير هذا الدين وهذا احنا ال... ما ما ولا لورين لو يعني عاد هذه من ال... من الاشياء اللي بي يعتمدوها في التكذيب اللي كانوا قالوا اثباع النبي كان فيه تبع كثير الاضعف والمساكين وتبع كثير منهم ودولا عندهم إنهم دم... اذا انهم الكبار لو قالوا له صدقنا ما يجاوزوا دوره قبلنا احنا من اي يجي قبلهم، يعني على قاعدة قدمهم قاعدة، قاعدة قلناها خطأ وما هي يعني أكيد أنها خطأ. عندنا منه إذا قدم أحمال، وقدم أحمال وقدم أصحاب ذا فإن الله في الله كبير يرضى على من تحف الأخرى. فدي بيقولوا ما أبي الله بحجارة يعني ما طاعنا ربي الله، أنا أشكر منهم. بعدين كذا عندني إذا جاله مال وإذا نقدم أفضل، لا ما حصل الرجل على المال ولا قدوه غناه جل على فضله ولا ذل. ما هي مقياس، على القناة والفقر ما هي مقياس، لا للصلاح ولا للفساد. بعض الناس بي يعني حتى عندنا بعض الناس بيحكم على الشخص ذا هو ذا قالوا هذا مكيفه ربي ردق حينه جيد ولا لا ما بيسبور، بيسبور جو ما يردهق ولا هو جيد. ما هي مقياس على القناة والفقر، ويسبر جو واحد جيد جار وفقير ويسبر جو جيد جار وغني، ويسبر جو واحد يعني عاصي إلى بعد الحدود وغني. ويسبر أيضا نفس الكلام عاصي لا بدل حدوده فقير ما هم مقياس الغني والفقر ما هم مقياس على أن الله بيرضى عنهم ولا ما يعني عبارة عن رضا من الله إذا نفوس دولة بها ما مقياس قال الحين إحنا الغني أو الكبار إذا نربي راضي علينا ما مقياس دولة لو هو صدق نحن ذي من نسبة لو لو خير ما مسبقونا إلى أن الله بييجي لنا الخير كأنه بيقول لو كان خيرا قالوا إيش ما سبقونا إلى ودشينا نتفهل ده بعض الناس بغلط. بيرواح الفقير وقالوا لو صدق جيد بان ربي منعم عليها الفلان كيف نحمل الله على لا ما هم مقياس يعني حتى من هذا ال وفي أيام شاب هذا ما هم مقياس الغناء والفقر ما هم مقياس لا للصلاح ولا للفساد وهم دي على هم مقياس عندما حين مغليان قد مريت قال ولو كان خيرا وقال الذين كفروا والذين آمنوا يعني يعني المؤمن اللي بتكلم قال لو كان خيرا ما سبقوا نائلا نحن لو ولن لأن خير بي إن ربي كثير خير يجمعنا وَإِذْ لم يَهْتَدُوا به قال هذا يعني يظهر قال له لو كانوا خير ما سبقونا إليه وَإِذْ لم يَهْتَدُوا فسيقولون هذا يكون قديم هنا قالوا يعني وحين لم يهتدوا ما يجعل إذ يعني يجي فيها معانا الشرط وحين لم يهتدوا حين ما يرضوا يعني وضح أمرهم وعناتهم هنا يقولوا الجواب جواب الشرط يعني محذوف لا مقدر واذا لم يهتدوا وحين ما يهتدوا بظهر عنادهم بيظهر بيظهر لنا انهم معاندين هم عادين معان ظهر عنادهم ظهر حتى عليه قال ظهر عنادهم فسيقولون يعني في بايبين بايبين فسيقولون حين فسيقولون هذا عفكم قديم إذا مقارتهم هذا ما هي إلا بسبب عنادهم وعنادهم قد وضح وظهر من أين عدم استجابة لهذه الأشياء وهذا الأدلة وهذا يعني هو هذا الذي مر ليش استخدم استقبال بدل المضي في ما سيقولون.قال.قال.قال ربما في نعاسة كذا إذا يعني إن إن بعض الناس بيجوا حكم على الأشياء. يعني هو مسألة يعني هو إذا في يعني حج ومعاند وما بيرضى ما بيجبل أيه ما بيجبل الحق فسيكون يعني في كن باقون كذا أو أمر يعني حجج ربما يجوا عادة. ما قالوا. ما ما إذن مبلغ قالوا هنا عبد حلف الكلام وإذا لم يستجب هنا إذ شرطية والجواب الجواب قالوا ظهر هنا قال قال ذم هنا. فانحتاج ظهرا الأمرين أولاً يجي لهالجواب ثاني نجي نعطف عليها نرتب عليها إيش بسياقون <تصفيق> <تصفيق> <هي. تصفيق> ليش ما ليش ما عندها جواب سيقولون لأن ذاك الماضي دام مثلاً ما هو ساب... لم... إيه <تصفيق> <عسن بيقولون. تصفيق> <تصفيق> ما ساويه وإذن إيه عادم بيقول وإذن يحتاجه فسياقون ليش يحتاجه ذاك الماضي وعادم بيقوله مثلاً ما مثلاً لا لا ما عندها مثلاً إن استجدح إذ في الواقع الظرفية في ذكر وشتي عامل فيها والعامل ما ساوى سيقولون هذا بعد الفاء اروي عامله يوي عامل غيره. فيها تحتاج عامل فيه إذ قال إذا ظهر يعني ويظهر عناد بحين ما رضوا يهتدوا ويظهر عنادهم إذ لم يهتدوا فسيقولون يقضي عنادهم او هكذا فسيقولون تمام انا قلت هذه داخل على فعل لا لا ما هو ف... سيقولون قدره معطوف على محذوف تمام ولا تمام. مترتب على محذوف تمام الجواب الجواب وإذا لم يحتذوا بظهر عناذهم أو يظهر عناذهم يظهر والجواب وده يفركب على الجواب إيه هو فسيقولون يعني في إذا ظهر عناذ با يقولوا كذا فسيقولون هذا إف كون قديم هذا إذا ما هم إذا ما هم كذاو قدم واضح با يقولوا كذا إف قديم يعني هذا ما إيه قديم ما هذي عندك الكذب عندك كذب قديم ما عده يعني ما بلا سبر مثل مدريمن يعني أشياء وخرافات قديمة وما هي صدق ولا دليل ما عدها أول مرة يعني واضح هو واضح كذبها يعني يقولوا قديم كأنه واضح كذبها من ذاك اللي لم اول أول مرة فسيقولون هذا يشكون قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فهذا أيضاً من قبل هذا الكتاب يعني لأنهم حين نكروا هذه الأشياء يعني كأنها حاجة ما هي ممكن قال ما هي هذا سنة الله كذب كثير أنا قال ما كنت أن أول رسول به رسول قبله، ولا هذا كتاب من قبل كتاب موسى. من قبلي كتاب موسى ورحمة. أيضا هذا يعني مفروض يدفعكم إلى الإيمان، فإنه ما هو من عند الله، قال قبل الكتب. هذا الناحية. ثانيا يعني ورحمة. ورحمه. في يعني إمام للناس يعني تم يسيروا على ورحمه للناس. وهذا في يعني المفروض أنه يؤيدكم أو يأيد يعني الايمان بهذا الكتاب اولا يكون معه شيء غريب قد حصل كيف ان كتاب يعني الكتب تؤيد هذا الكتاب كيف ناتدعمه اولا يكون يعني ما عنده امر غريب قد حصل لم ما تدعم من الرسل واضح ثانيا ان في كتاب موسى ايضا فيه ما يدل على ان هذا حق من قبل كتابة وموزاوف فيه ذكر هذا الكتاب وذكر إنه إيه؟ ان هذا كتاب حق ثالثا ان هذا الكتاب يدعي له الشيء يدعي له ذاك الكتاب يعني نفسه الأشياء التي ال ال يجابها الله يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما يعني إمامه؟ إمام يعني قائد يعني مفرض يتموبه يعني تابعه الإمام الذي يعتم به الإمام الذي يعتم به يتابع مفروض إنه قال من قبله كتاب موسى إمام يعني متابع يعني يتبعوها الناس ويعملوا بما فيه ورحمة ورحمة للناس لأي قد ينجيهم من العذاب ينجيهم من الهلاك إذا قلنا فيه قالوا من قبله كتاب موسى إماما قالوا باجوا من قبله خبر مقدم لكتاب موسى وكتابه يعني مبتدا مأخر وإماما ورحمة حالين باجعلها من الضمير في الواقع من هي في من كتاب موسى لكن الضمير اللي فيه من قبله يقول العامل يعني ومن قبله كتاب موسى من قبله ما بيتعلق استقر آه لكن فيه ضمير على الكتاب مم. والضمير هذا هو صاحب الحاج مم. مم. كتاب ما من من مم. مم. هو صاحب الضمير الضمير هو الكتاب موسى الضمير هو الكتاب موسى. <تصفيق> هذه فيه من قبله ما أبغى على قاعدة ان هذا الحال إماما ورحمة هو حال يعني كأنه قال وقد, وقد اتى كتاب موسى من قبله حال كونه كتابا حال كونه إماما ورحمة. نقولنا إذن هذا المفروض يدعوكم إلى الإيمان بهذا الكتاب. نقولنا على من عده مثال في هذا ما هو؟ <تصفيق> ذكر من يعني نقطة قال وهذا كتاب مصدق وهذا كتاب يصدق وهذا كتاب مصدق لهذا الكتاب. يعني بيجيب ما بيجيب المعلو ما يعني بيقول إن هذا كثر. ما كان الكلام انتقل إلى إخضاب بني إسرائيل حين ذكر الثورات. ن ما ذكر لا لأنهم ما بينكروا البعض ما بينكروا الكتب ذي ما بلشون بيجواش هناك كتب لهم. هل هم قريش كانوا أميين؟ بيهمي لكن بيترن بكتاب يعني كتاب ليه ما بينكروا ما بلشوا كان هذين لهم بس ما بينكروا. يعني كتاب يعني توراة والقصة بس ما اه بس كيف يكون حج عليهم ما ندرن وشهم. يعني سارة ما يسمى لا يكون لهم يسوون هذا سارة خاصة قم وما ما هي سارة أم ولا. بس كيف كان بيرجعوا وصاروا اللي هم. عن بعض الأشياء. قالوا من قبل هذا كتاب مصدق وهذا الكتاب مصدق لهذا الكتاب إذا هذا كلها تدئيكم إلى الإيمان بهذا الكتاب. عندي كلهم يدعوا إلى شيء واحد هذا كلهم مصدق لي. للكرام الأول والحين وهيجهم ايضا يعني الأول بيتكلم عن هذا وهيجوا ايضا كل يعني يدل على أن اي اقشف من الله هذا شيء ما هو أمر غريب يعني بيصبر ما هو أمر مستحيل وهذا كتاب مصدق وهذا كتاب هذا متدا كتاب الخبر طب ما صحيح هذا الكلام هذا كلامك تعبده وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا يقولوا لسان حال من الكتاب يعني منظره الكتاب في مصدق مصدق حال كونه لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا باللسان العربي لكم يعني ويعني انها نعمه لكم وتفهموه لسانا عربي حال كونه لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا أو لتنذر الذين ظلموا قال ينذر الذين يخالفون ربي تنذرهم تحذرا هذا الكتاب تنزلهم وتحذرهم من إيش من يعني من من عذاب في أم الآخر؟ وشو عاملنا؟ وشو؟ لسان حال من ضمير في مصدق يعني هذا كتاب. اشتير جوا جوا عد بس هذا كتابه فلا يسبر من كتابه جوا العام في حين الم فيه في مع الارجارة مو بعسبر وهذا كتابه ويشير له حلقانه لكن الظهر ليه؟ بيصدق حلقان لسان عربيا. مصدق أنت ما مصدق لسانا حلقوني لسان إيه مصدق حلقوني لسانا عربي إيه الكتاب مال المعنى وهو <تصفيق> ما بل إن شيء بيقولوا ذا هو كتاب بات على عامل معنى إشارة <تصفيق> <تصفيق> يعني بنأشر إلى حلقوني لسانا <تصفيق> أبي يسبر ما هو كارو أبي يسبر جو عمل دينه لكن كأنه زي ودها الأقوى جو غير عمل الإشارة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لا بيقول لكم ها انا ساري بدل وهذا مصدق يا وصلنا ما مصدق لكتاب عليه بده بده انذر المستن الله عن ايه ما الكتاب كتاب مصدق قالوا هذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا يعني زين الكتاب فقال هو لسان عربي يعني اذا المفروض انه ما جاء الا لي الظالمين يتنذر بها الذين, الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وبشاره للمحسنين الذي ايش التبع ان النباقي لم نعيم مقيم إن الذين قالوا عبد المشهدين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون فإن الذين قالوا ربنا الله ذكر الحين يعني ذكر يعني كيف أنه جاءهم الحق وينذرهم ويحذرهم قال هو أيه ينذر الذين ظلموا بشراء المحسنين فالذين يعني بالنسبه هذه هبلك مثال للمؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله هذين رضوا يؤمنوا ويقولوا ربنا الله هو الخالق لنا هو الأشيء هو متولي الأمورنا ثم استقاموا واستقاموا على هذا الأمر يعني استقاموا على أن الله هو الرب وأنه الذي يعبد استقاموا على هذا الامر يعني ثبتوا على وجلسوا على حتى بيقولوا عاد بعضهم ان بيقولوا ثم العرب يجواب هاي ذا بالتراخي بن قال ذاك جاء ذا ثم عمري ذاو جاء بعد بفترة وانه جاء بعد بسرعة بيقول جاء ذا دا يقول الفاء فينا التعجب يعني بسرعة وانه جاءه بعد بوقت زمن طويل بيقولوا ثم تراخي قال هل ناو ايش معنى التراخي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال يبين لك ان الاستقامة عادها احظم نقولم ربنا الله انها عدا عظم كأنها عدا مندرة كبيرة بينها وبين الأولاء في قالوا ايه ترى هي كأنه يعني الفرق بين المسالتين المسألتين فالاستجابة اعظم عظم وهي هي, هي يعني ذي بعث منفع أكثر وهي أهم إلا الاستجابة استمرار ولكن الاستمرار والعمل هو أك أكثر من أمر يقول ربنا الله هو بس عدا عظم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واستقاموا على هذا على ما امرهم الله واستمروا على ذلك ها قالا بهم كذا الذي يصدق بالله وينتثل ما جاء به يعني ويعمل بما جاء به فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. ما ما جاء لهم خوف ولا هم يحزن. ما ولا اي علامه حسن هذا يعني يوم القيامه ما في الدنيا بيصبر لكن بالنسبه ليوم القيامه ما هو جاي لا خوف ولا حزن ولا ما عاد تسافر اذا ما عملنا علام في ما كيف تزون اذا هذا فلذا بيقولوا يردوا بهذا الايه بعض الروايات يقولون أن الناس برجاء يجي ثوب وخاف من جهنم عند زفر جهنم يوم القيامة فأجي فالناس والمؤمنين كلهم يقولون على ركبهم من الذل من الخوف قالوا لا بل ما من بعد يخاف يوم القيامة هذا الآية الدل إن الذين قالوا ربنا الله وثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا ما بيخافوا ولا بيحزنوا أولئك أصحاب الجنة هذا أولئك أصحاب الجنة هذا ناجين أصحاب الجنة خالدين فيها ويتخلدوا فيها ولا عدوا يعني يتنعموا دائماً هذا ذي حياة صدق ويتبقى باجة وتقول. هي الحياة الحقيقية قال خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هذا طب طبعا كونهم في الجنة وقالش وعدم الخوف وعدم الحزن وعدم التحديد جزاء بما كانوا يعملون مقابل جزاء يعني مقابل أعمالهم مترتب على الأعمال يعني الإنسان ذي بحدد مصير إذا عمل الإنسان الخير فوذي بجاء يدخلها الجنة وإنما عمل خير في باية وإنما عمل شرف باية جزاء بما كانوا يعملون تفضل. ها؟ تفضل إشتي لك إلا هو في التفضل حين يجعل هذا الجزاء على ذلك هذا التفضل لكن قد قال الله جعل جزاء لهذا العمل يعني أج... جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان يعني كان نحن طلبنا الإنسان أن يحسن إلى والده طلبناه إحساناً, طلبناه إحساناً يو إحساناً مفعول وصينا وصينا الإنسان بوالده إحسان يعني ذرحنا بيذكر المؤمنين قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وعملوا كل ما أجب الله وتركوا كل ما حرم الله هذا ولا أخف عليهم ولا هم ولا أكاف جنة ولا قال الله شيء من الأشياء التي الواجب هذه بإمتثلوها وربما إنه الدلالة على أن هذا الشيء شيء عظيم ما هو يعني من أحسن يعني يعني إيش من من أشياء هامة هذه عائلة حتى يعرضها الله ويقولون هذا في هذا الآية يعني في آية يعني بيقولون الله طاعة الوالدين بأي يعني بالتوحيد بيقولون بالتوحيد وهنا قال بعد ما ذكر أنهم أصحاب الجنة قال وصينا الإنسان ذكر أمر مهم من أيه من من الأشياء التي ينبغي بأني الإنسان أن يعني أن يمتثل فيها أمر شر قال وصينا الإنسان يعني طلبناه الإحسان إلى والده طلبنا منها ان يحسن الى والده، وصين الانسان بوالده يحسن، لأنهم قال حملته امه كرم، حملته في حالة يعني تتعب فيها من حين يعني تعلق بالولد من حين يعني إيش يعني تتعلق ال ال يعني في الأم بي سي من يعني من الإيش من الم آلام والمشاكل، أول هي الوحام بيظهر، وحام وتعب جديد بتعاني منه معه ناس تغذىش ولا تجيء ما تر تتأكل شي ولا تشرب يعني بتستعب تعب كبير هذا في بداية الحمل ورجع تعود كما جاء وك وثقل الحمل ورجع معه كذا ثقل البطن يضغط على المعدة وتعبها هذا زيادة كار حملتهم كرهن عباه بيقول كرهن على كر يعني عدة مراحل حينك هي عش يعني عندما تعلق به، عندما تحمل جدود فديز، يعني سجل كبير جد، كوين ما جاءت الولادة السحتات رب الله في معها، هذا أيضا فيها مشكلة كبيرة، وعادة مشكلة الولادة، وهي مشكلة كبيرة بعض يعني يجيب بعض بيقول نام ذا الموت، كل هذه الأشياء يعني بيتعب والواردة يعني الواردة بتتعب تعب شديد، إذا فاريدا طلبنا ان يحصل اليهم يعني هذا اهل هذا فهم قد نفعه وتعبوا من اجلك تعب شديد الى بعد الحدود وصين الانسان بوالديه احسانه حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله بعد الحمل وحمله الحمل والفصل بدة وفي حمله وفصله دون شهرا، يعني مده طويله هنا يعني ال الحمل الفصل هو هنا في فصل يعني فطن. لكن عبر به هنا به وقالوا عبر به إن يجلي فيدنا كأنه رضاع كامل لما أقتل الفصال فريده شماه فصال وحبنه هو فصاله أراد بالفصال هنا على أشي الرضاع وقال بيظهر أنه ما إنه اجتيل الرضاع لكن ليش عبر عن الرضاع بقول الفصال؟ يعني الرضاع الذي إلى الفصال يعني لما وقتل سبابس الرضاع الكامل فقالوا هنا حتى استنتجوا من هذا يعني فريده قال في آية يعني الفصال هو في عامن يعني إن ولكن إن هذا هو ان يكون هناك من سنه سنه سنتين ها كم سنه من سنه سنه سنه سنه سنه سنه شهر. سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه الحامل سنه سنه سنه حين سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه يعني نبي يصبر يجي الحمل كم ست أشهر قال بيمكن إيه الحمل أشهر وحمله وسفره ثلاثون شهرا حتى نعم حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال يعني إيه؟ إن الإنسان بي يعني بيأهله بيتعبوا من أجله وبخصوصا الأم الأم عادها بتتعب شديد إلى بعد الحدوث يا الله يعني أول ما ذكر هنا إلا إيه إلا طاعة الوالدين لأنهم يعني إنها أمر يعني مهم ومقصود للشرع ومن يعني من أهم الأشياء فيها في شريعتنا طاعة الوالدين كنا نعرف بآية ثانية قرنا التوحيد بطاعة الوالدين التوحيد بطاعة الشرك والكأن جعلن عليه مع ثانية لا هناك في آية ثانية ها <تصفيق> بعد عن الاحسان اليهم صح هذا يعني زياده أكثر, اكثر منه ما بلا يقول <تصفيق> بع... لهم الام الحين يذكر يعني الاشياء دي فلو قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه يعني قال رب يعني المؤمن قال له قال وصيه يعني نحسن اليهم وبيقال بيجيه كذا يعني في نعم الله لما إذا بلغ ارشده وبلغ أربعين سنة لما يوفى أربعين سنة يبلغ أشدته يعني قوته أقوى حاجة كل أشد قالهم في الواقع وفي اللغة أشد جمع. جمع شدة أشد جمع شدة يعني يعني إيه أفعل أصل أشد جمع شدة, المصدر. شدة يعني بلغ شدته يعني قوته كلها بلغت اكتملت قواته بلغ أشد يعني اكتملت قواته كلها وكان واحد من هذا ما يبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ وبلغ 40 سنة كما قال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي هذا المفروض أن يكون الإنسان من لا سالح التفسير فسره هذا لا نفسا حتى إذا بلغ اجده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني كما وصل إلى هذا قال ربي اوزعني أو يعني يعني ألهمني, ألهمني, ألهمني, الهمني ان اشكر نعمتك يعني الهمني في, يعني في, في قلبي ألهمني هذا الشيء أني أشكر بيطلب من الله أن يلهم هذا الشيء ان اشكر نعمتك التي الله, بيطلب إنه يلهم إنه يشكر الله على النعمة عليه وكذلك النعمة التي على لأنها نعمة له يشكر عليها ان هذه النعمة هذه عليها على والدي المفروض نشكر عليها لاني بنستفيد النعمة على والدي أنا اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى يعني الاعمال الصالحه الشيء ذي يرضيك عني نعم يعني أعمل صالح على أحسن طريق يعني أن أشكر نعمتك التي وأنا أعمله وأنا أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي واجعل ذريتي صالحاً يعني كأنه قال واجعل الصلاح في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا المفروض والطبيعي للإنسان يعني, يعني, يعني يكون كل ما كبرجه أفضل وأحسن وأقرب إلى الله رجع يقول إني تبت إليك وإني من المسلمين تبت إليك ورجعت إليك وأنا إليك وإني من المسلمين أذنب سلم أمر إليك وأنقاد لك في أي أي شيء تريده الله أفضله. ولا كيف الغاية في حتى غاية وش؟ ما بلقته ذاهب إشتناه يعني إيش إنها يعني, يعني كأنه ب في والله جو في رعاية الله يعني إيش كأنه في إن الله بييرعاه أول شيء. يعني بسمام الوالدين بهلا ما يصل قوته هو يعني بيعبي حاله ضعف وإنه بنال على رعاية الله في هذا ما يصل هذا حتى يعني حال الضعفو بيتعب يعني من البداية الحين يعني يحملوه يعني بيجوا ضعف ضعف ضعف الضعف الضعف إلى أن يبلغ قوته فالله بيجوا فيها يعني برعاههم من الله لا لما هذا لا يعني إشتده هو شغل المؤمن أو عاده لا فالمفروض فالمؤمن ان ينتبه الى هذا الامر ويدري بهذا الامر ويه ويطلب يطلب من الله ان نهي يعني إنه الشكر ويستفيد ويرجع الى الله ويشكر الله اولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ما هذا الذي قاله الذي يعني مثل هذا ينتفل يعني بي يعني بيدري نعمه الله ويعرف نعمه الله عليه ويطلب من الله ان نهي الشكر و يعني يستعين بالله ويشتياه وينيب إلى الله ويتوب إلى الله ويقول يعني ويسلم أمره إليه ولاك الذين يتقبلون ما أحسنوا ما عملوا يتقبل أنا ما الأيش طاعتهم يتقبل أنا جميع أعمالهم لكن قالوا أحسنوا ما عملوا إنما يجونها على الأعمال الحسن ما بلانه بعضهم قالوا إن أحيانا يطلق الحسن على الشيء المباح الحسن وقال لي حسن بيقول عندنا يقولون بها حسن وقبيه الأشياء هذه أمرنا الله بها أمر إلزام يعني أوجبها والله الندبها ولا ما على جهة الوجوب ولا على جهة الندب هذا حسن واضح وكذلك الشيء ذي هو مباشر ما هو حسن مقابله قبيه ما بلا حسن ولا قبيه على الأشياء المحرمة مثل ولا المسروهات لكن جعلوا الحسن جعلوا من الحسن فقال أحسن يتكبل عنهم يعني الشيء ذي فيه هذي باجي فيها أيضاً، يعني الأعمال هذي فيها أش فيها تكليف، أما الأشياء المباحة ما بيجي الواحد فيها ثواب، فقال لا الذين الذي عنهم أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم، والله بيتجاوز عن سيئاتهم، يعني بسير إن, إن الله قال إن الله يعني بالنسبة للمؤمنين كيف إن الله بيتعامل معه، هذي يتوجه إلى الله، ويتوب إلى الله، ويعني وي وين يرجع إلى الله بصدق إن الله بيتعامل معه، بيعاونه. ويتقبل أعماله حتى يغطي السيادة ما عاد يتجاوز عنها ما يحسبها في الحساب خرجها من الحساب ما هيحاسبها عليها هذا طبعا بيقول السيئات بيحسبها ما يعلى هات السيادة بعضهم يفسر السيادة يعني الصغائر أشياء صغيرة قد يتورط الإنسان فيها ولا ما يدري بها هات بعضهم في السراب وبعضهم يفسر السي السيادة بالمعارض يالذي منها لأنه قال حين قال إني تبتو إليك فقالوا يعني تجاوز عن سيئات يعني ذي كتاب. في يعني المعاني كلها زابر بيصف الوضع على الله بيتكفر يعني بتجاوز عن السيئات الصغيرة إذا الإنسان قد ترك الكبائر لأنه قال أنت تقربوا كبائر ما تنهان عنه وتكفر عنكم سيئات نفس اللي تناه. هاي تفر الله السيئات يعني الصغيرة وكذلك إذا كتاب واحد واضح وإني أفارم من تأب. فقال هذا لا إذا نفسر كام الله النبي يكون يتحاول مع الإنسان. ورائق الذين تقبلوا انهم احسنوا ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئات ويتجاوز عنها هاي يهملها ما ياخذم عليها ولا يذكرها لهم حتى اي عنهم في عن سيئات ما يحسب يعني يقفلوها يتجاوزوا عنها يقفلوها ما ي... ما يذكرها في حساب يعني ما يرجع يحاسبوا عليها <تصفيق> نعم حتى ما يعني بعض بيقول ما تعرضوا ولا يذكروا قال عن زي قال في أصحاب الجنة قال أولئك الذين لم عنهم أحسنوا ما عملوا وياز عن سيئاتهم حال في أصحاب الجنة حال بين أهل الجنة وعد صدقي هذا بيقول يوعد الله أنهم إيش بيتجاوز عنهم وبيتقبل منهم وإنه بيحط يعني بين أهل الجنة وعد صدقي بيؤكد هذا قال هذا وعد صدقي بيقولون انه تأكيد للكلام السابق وعد هذا بيقولوا في أهل النحو النحاة إنه مصدر مؤكد. لأن فا... هذا الكلام الذي قبله يفيد وعد يفيد وعد من الله ورجع قال وعد الصدق الذي كانوا يعدون ذي كان به من الله أنه باقي نحهمها وأنه ي... يتجاوز عن سيئاتهم وباقي لهم ويتقبل أعمالهم هذا الحين هذا بالنسبة للمؤمن أولئك الذين أعود لهم في شطاء أولئك الذين يتكبلوا عنهم احسنوا ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي اتعدانني, أتعدانني بفتحلها في نابع ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون كنا ذكر الله الذين آمنوا والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذكر من الاستقامة والاستباع لأمر الله شيء هام جدا في الشريعة وهو الاحسان الإحسان إلى الوالدين وذكرنا يعني أشك في إن هذه يفعل هذا ويمتثل ويتوبر الله ويطلب يعني يشكر الله ويطلب من الله عد أيضا حين يقول ألهمني إن الإنسان ما يكتفي بنفسه في طاعة الله عادي يطلب من رب إنه يعين على طاعته ألهمني يعني حي يقول يا ربي أعوذ يعني أنا أشكر نعمتك المفروض أشكر نعمته بس لكن عبد الله طلب من الله لأن الله إن عاد إحنا في حاجة إلى الله حتى في طاعته نستعين به على طاعته. من الله يزيد يعين واحد اذا استعن به الانسان فقال ورجع ذكر بعدها الجن الطرف الاخر والذي قال لوالديه أفن يعني العاصي لوالديه يعني مقابل هذا ذي شيء يحسئ الى والده؟ قال والذي قال لوالديه أفن لكم هذه يقول اوف يعني إنه يضجر كما قال طلب مني شيء والله را منهم حاجه قال وف يعني حتى لو سوّلهم ونفذ ما طلبوا نفس هذا الكلمة هذه تفيد التضجر هذا حذر منها شر قلنا لكم ان هذا مبالغة في آية ثانية ولا تقول ما أوفن قلنا هي مبالغة في الاش في في في احترامهم واهتمام بهم بحيث إنهم لا يحسوا منك تضجر لكن يعني اذا طلبوا منك طلب لا تفهمه منك ده انك ضاجل هذا ولا انك خام ولا انك تاعب ولا يعني مع التضجر هذا عادة زيادة فإذا حتى المفروض انه يظهر له لو بات نفذة وتسوي ذي نفس إذا المفروض انك لا تحاول دي اي ضجر لو فيك تغير في الواقع لا تبدأ. قد يجيش الانسان ضجر وقد يكون هذا شيء غير يعني غير ارادي انك تضجر حاجة ولا ما تضجرها لكن لا تخرجها بنفسك بل بات اظهر كل سرور كله راح حين ما تنفذ لهم لو شيء صعب لو شيء ثقيل عليه هذا مطلوب في في بالنسبه للوالدين قال فريدا والذي قال لوالديه اوف لكم ما. هذا طبعا في سياق يعني بهوالدين بيدعو ابنهم قال الا طاعه الله والايمان بالله ورجع بيقول اوف يفجر منهم شيء بين هنا في الواقع تنفير من كلمه اوف ان هذا بي يعني اذيه مشرك بيقول قالوا قال أف الله وما اتعدانني اني اتعداننيا ان اخرجا وقد خليت القرون من قبل قال اه لديه مؤمنين ودعوه الى الايمان بالله اشتعى يخرجوه ينقذه من اجل من جهنم ورجع يقول اف فهنا سياكها حين يذكرها انا من يعني هذا مصفاته حين يذكرها الله هنا يعني هذا التافف هو ذا مصفات المشركين هذه ما بي يعني اذي يعني جت هو في غايه الضلال فقال بيقول اتعيداني يا ان اخرج الحين ده وقال وش قلت برجع جي حساب برجع ربي وحاسبنا. قال ان اخرج بتقولوني برجع أخرج. يعني بتخبره من, يعني أخرج من القبر. ان الله بان سااخرج من قبري عن أخرج. يعني بهذا الامر من القبر اني سااخرج يا ان اخرج يقول النبي يرجعوا يعني ان الله برجع يخرجني القرون كم قد ماتوا من قبلنا قد خلص القرون من قبلي كم قد ما, ما بي يرجع بيقول كذا قال منا برجع كم قد برجع من القبر ماتوا كثير من قبلي ولا قد رجع يعني بيستدل على ان هذا باطل حينما قال قد ماتوا قد رجع ما قال قالوا بعضهم انه قال لهم الصائب عثلين مدري من فلان وفلان وفلان من الأولين من أجداده بيقول لهم إذا هو صدك يعني إنكارا انه باجي بعد أصلا ما عاد الله باعث لنا قال خلاص ما بلذا ما عثبت خلاص ما, خلاص ما قال عاد يجي كل الذهاب قد قمامه وقرون كثيرة قمات ولا عدا حدي رجاء كيف عبان رجاء محنا قالوا قد خلات القرون ومين قبلي واضح كيف ان قد خلات القرون بيستفيد يستدل يستدلبها على عدم البعث أتا إدانين يا أن أخرى وقد خلت القرون من قبل يعني تبي تقولني بخرج وقد مضاخرات ما أدري حذر خري منهم كأنه بيقول كذا وهم ما يستغيثان الله هم بيستغيثوا من هذا من شدة هذا الكلام يعني كأن الكلام حق مصيبة هذا يعني بيجيب المصيبة بيستغيثان الله بيستنجدون من الله إن الله يعني يحفظهم وإيش ولا يقع في شر هذا الـ هذا ال الكلام استغيثان الله وي لك آمين ويدعوه عليه قلوه وي لك آمين فالواقع قال وي لك يعني عذاب لك وفالواقع ما قل الله سلطف منهم به وحين قد قال بشيء يعني ايش فضيع قلوه يقول لك الموت سبر كذا وما تشي جئلك الموت ما تشين يموت يقول ابنك والله والله الواحد عزيز عليك يقول جئلك الموت سوي كذا ما تشين موت ما بلا من تشتي ان حاجة يتبر حاجة عسرة وشي يبطلها فقال إستغيذان الله ويلك آمن إن وعد الله حق بأكد فيقول ما هذا ويقول إن وعد الله حق وقد وعد ما يبعث فيقول إن هذا إلا أساطر الأولين هذا وهو البعث نحن برجانبه ما هي إلا أساطر يعني ذي يقول حزاوي وأخبار وقصص الأولين يعني كان أساطر سماها أساطر يعني كان في كتب الأولين سطرة مكتوبة في السطور قال أساطر جمع جمع اسطر او شه أو صادر هو جمع صدر الاساطير <تصفيق> يقولون ان انت انت صيغه انت جمع ان جمع اسطر او, أو, أو جمع أسطر, اسطر جمع اسطر والاسطور جمع صادق <تصفيق> يعني ما إلا الا كتابات مكتوبه الاولين <تصفيق> يعني ما إلا حذاوي يقول ما إلا حذاوي ومجابر حقه الاولين يعني خرافات وكذا ان هذا الا صادر الاولين قال هذول هذيم كذا هذ ما بي هذ ايش هذ ما يرضى يؤمن بالبعث ودخل فيه النبي يقول اوف وما نبي ذا حاجه حترجع هي نجعلها من صفات المشركين ما هي كلها تياسف النبي هذ يقول اوف يعني انا حاجه ما يزال ولا دليل لا لا ما شفت اي رايقه باي مؤمن نجي به ان هي فرتفجر وزين انتبه لا أحد يكون ياجي يعني يكون يتهاون فقال اللي على أبوائه واللاي ما هم ناس ولا يعني, يعني منها فيه منها فيه المؤمن واحد يرفع والله قال هذا أبلغ حاجة لا تضجر. لا في تهتم بهم فقال أيه فايف قال أتابع حادث إنه قال ما إنه قال ذي يعني ان ريح الجنة ما عد بيروح يعني بيشمها المسافة خمس مئة سنة وقال ما عاد الولد ما بيشم ريح الجنة. يقول هو كيف ما يعني من بعده من الجنة. فقال ها قال مثل هؤلاء هذا المشرك اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلص من قبلهم. قال هذولا هم ذي حق عليهم العذاب. هذولا قال مصيرهم الجنة. الذين كانوا قال الذي قال ايش الذين قالوا ربنا الله في مستقامهم وامتثلوا امر الله من دون طاعه الماردهن وذولا قالوا عكس قال اولئك الذي قال هذا اولئك الذين حق عليهم القول هذا الذي يستحق العقاب القول قلنا لكم لان وجعنا القول لأن الله يكرمه تعاقب وقال يعني قال الله انه يعاقب امارات بالقول هنا المقول حق عليهم العقاب يعني يعني ثبتوا واستحقوا العقاب سمى العقاب قول لا يسميه؟ لأن الله يكلب يعذبهم ما هو مقول حق عليهم كان النبي المقول يعني احيانا يستعمل المصدر ويراد المفعول حق عليهم القول يعني المقول وهو العيش العذاب عذاب اللي يقول ان احنا بنعذب هذول حق عليهم الايش القول حق عليهم العذاب ورائك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت بين الناس يعني باقي مجازهم يعني مثل مثل كثير من الاذي الذي هذه عاندوا ربهم ما رضوا ينقادوا له هذا قال باجوا بين أصحاب الجنة يعني أفهم أمثاله حيرات وذلك أيضا فيه في من قد يعني أناس كثير أمثاله باجوا معهم منذ منذ الظروف السوق ما بل الحين الآن الأول قال أتعدا أن أخرجك تخاضر القرون أه أنتو يعني فعلا يعني وابلتشي وحين قال فول مرة حين قال في أهر الجنة حين قال في أصحاب الجنة متاجع عنهم في أصحاب الجنة وبين وبي ناس حابل الجنة وذيك قال هو جب ن أصحاب النار إيه قال في قال إيش وقد خلق قال أولئك الذين حك عليهم القول في أمة من قد خلق من قبلهم من الجن والأنس هب سر حتى أن التكليف بيقولوا للجن والأنس فلذا حتى يعني بيسمون يدخلوا جهنم جن والأنس كل من عاش على الله إنهم كانوا خاسرين يعني بيأكد لنا إنهم خاسرين هذا الذي خسروا خسارة صدق. هذه خسروا صد هذه خسر نفسه وايش في جنم ولكل درجات مما عملوا هذا لا المؤمنين ولا ولا عصاه يعني ولا ميرهم لكل منهم درجات مما عملوا لكل واحد درجته هذه عمله له درجه يعني عادم درجات المؤمنين لم درجات ولا اي والفساق والعصاه لم درجات ولكل درجات مما عملوا حسب اعماله بسبب أعمالهم من هنا جايب يعني يعني بسبب أعمالهم كلهم على حسب عمله ولكل درجاتهم مما عملوا في جهنم بايو عادم درجات أو دركات بيقولوا عادم مثلًا تحت الأرض بيجبهم يعني منازل بعض منازل إلقاء بعد الحدود يعني نازل وبعض ما نزل ونزل هذا لا إيش الأصه والمؤمن بيقول عم درجات يعني في إيش في الرفعة وفي ال اهتمام وفي العطاء وفي كل شيء عاد ما امسوا كل واحد ما درجات يعني كل ما عمل الإنسان من عمل بيجيل لهم قابله ما هو من سواء أن تؤذي أكد ما يعمل اللازم هذه قبعة خرجي ما هو أي من كل من تخرجي لنا فيهم سواء عاد حسب الأعمال كل من يشير نفسه يجيل له ارتبها على في عمل فلكل درجات مما عمله وليوفيهم أعمالهم قال هنا وليوفيهم، هنا معطوفة يعني حين قلوا ولي كل درجات ما عملوا عدل أيضا قالوا من العدل من العدل إن الله ما يعني ما يمكنك إذا الإنسان يتقل الله ويطيع الله ويتقرب بكثير من القربات وذياك ما يفعل الله أشياء بسيطة ما أمجهم سرق لأنه بجوء لك إذا يعني حين يساوي بينهم الله بجدوا عوال ذياك للأشي يعني كأنه في شيء من الظلم للذي بيعمل كثير ورجع هو ذي عمل قليل هذا ما بيرضاه الإنسان ولا فقال من العدل يعني اذا ولكل درجات مما عملوا كان جعلنا جزاء مقابل عملهم جعلنا الجزاء مقابل العمل يأتي كل واحد بحسب عمله واضح؟ قال يعني قد هي سبب عمالهم ولكل درجات مما عملوا من اعمالهم يعني بسبب عمالهم له درجة بعمله ما نعم درجات درجات من ما عملوا يعني كان إحنا جعلنا على قدر أعمالهم يعني ولي كل درجات من عملوا كان بيقدر هنا قال جعلنا إذا جعلنا أو جعلنا على حساب ما هو معنى هذا درجات من عملوا يعني إن الناس ما درجات لكل للمؤمنين ولا الفساد كلهم يعني ما لنا الثروة، يعني نحنا جعلنا الدرجات بحسب الأعمال، ألا؟ فكأننا جعلنا الدرجات بحسب الأعمال، ولي نوفيها. يعني ولي كل درجات من ما عملوا فلي حي يقدر؟ مم. لا يقدر إلا ها؟ لا يقدر يقدر إلا؟ لا سهلة. يقدر فعل؟ يقدر فعل والله؟ لا سهلة والله يقدر عامل فيه كل الدرجات، يعني قلنا. لقد اردت ان ما يقول لكل ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان والله جعل القدر الجزاء على حسب العمل ليجي ليوفي كل العمل ليجي العدارة أذي عمل خيرات يجي لها أجر خيارات وذي أصي خيارات يجي لها عذاب زادة لا جمسة وليوفيهم أعمالهم هذا توفية العمل يعني كل يجي له جزاء كامل على عمله فما هو ذبر هذا اللامع اختلاف الدرجات اختلاف يعني المعذبين يجي هم مختلفين في التعذيب والأيش والمؤمنين يجي هم مختلفين في أيش في التنعيم وفي الجزاء ما مالهم عدلهم شيء قلنا جي على جعلنا يعني جعلنا كل درجات مما عملوا على على حسب العمل جعلنا على حسب العمل اللي يجي كل درجات مما عمل والي كل واحد يستحق عمله لا يجي نقص يعني على حسب عمله لا وهم لا يظلمون ما لا الرحمن يعني كان فيها انه حين يجي واحد يعمل خيرات وجاله مثل ذيك اللي ما عمل لا خير يج بده مثل حين ظلمه ما يجيه الله الاجر مثل الاجر في عانك لانه مشتاي ايش يعني لان شيء يعني حبا حد شيء يجي يعمل كثير وذاك ما عمل لا خير ومسوا ماذا عدالة؟ عداله قال ما كل واحد عمله وهم لا يظلمون ولا يمكن احد ايه يظلم يعني إن ما حد ايش ما حد له نقص في اي شيء هذه هذه عذاب على حسب عمله ما يعني ودي عمل وطاع الله على حسب عمله كل ما زاد الإنسان في الطاعه كل ما كانت مرتبته ارفع وكل ما كان عند الله يعني اجراه اعظم وكل ما زاد الانسان في المعصيه كل ما كانت عقابه اكثر وما يجب الناس بين الناس مختلفين فالعقاب مختلف يعني الجنه مختلفين في اشياء النعيم وفي الجزا واحد اللي وعدنا, وعدنا واللي سافرها ولا كل ال... خلاص كدر قل عملوا قال الله يعني بقدر أعمالهم قدر الله الله جزائهم على مقدار أعمالهم ليوفيهم أعمالهم والله وقدر الله على لكل يعني جعلنا, جعلنا, جعلنا لكل على حق عمله في درجات ولنوفيهم يعني أعمالهم اعمالهم جعلنا مقادر الجزاء على العمل يعني جعلنا مقادير الجزاء على مقادير العمل لتوفير الجزاء صابر ذلك بان غير معنى لكل ما جاء دعنا خبره لكل درجات ليش نعمل الدرجات والتفاوض ما قلت يعني كل عند تو بما ايوه يلا صابر قال لكم ان درجه في عمله ولي وفي ام وهم لا يظلمون ويوم يغرب الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسون قال قال يوم يغرض الذين كفروا اذهبتم مم. قال برجع قال كانه قال ويوم يغرض الذين كفروا لهم اذهبتم طيباتكم. يعني الحين قال الكافر ويعرضوا له أذهبتم. يعني يكون قال يوم ما يعني كأنه يقال الحين قال اذهبتم يعني لهم ويوم الذين كفروا على النار يقال لهم اذهبتم طيباتكم يوم ما يعني برجاء يقولوا لهم حين يحرضون على النار يقولوا أذهبتم طيباتكم يعني جاءوا معكم طيبات أشياء كثير يعني نعيم عد هذا من العذاب للكافر إن حين يدخلوا جهنم ويرضوا على جهنم يقول أه كان معكم طيبات كثير ومأكذا وكذا وانت ايش أذهب سنتاء يعني يعني انت الذي أبطل سنتاء والله كان قدير حتى قالوا بعض الروايات إن الكافر يعلموه مكانه لو جهنم يرى مكان يعني من أروا على ماكن والبيت والكذا والنائم يعني يجيوا اللي حاجة في حسرة زيادة حيني إذا دخلوا جهنم يعلموا مكانه إيه مكانه لو أطاع الله قال يوم يعرضون على جهنم يقال له ما هذا الكلام أذهبتم طيباتكم إذا نفهمك يعني أذهبتم طيباتكم يعني أذهبتم يعني الأشياء هذه كان يمكن تحصلوا عليها فوتتوها لا إن بعضهم بفترات يفصل غلط أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم في حياتكم الدنيا يعني, يعني حين بعملكم في حيات الدنيا طيباتكم في الاخره واضح يعني بعملكم في حياتكم الدنيا اذهبتم الطيبات والنعيم الذي كان لكم لا يشبعتم أذهبتم إذن طيباتكم في حياتكم الدنيا ما يعني كيف اذهبتم في حياتكم يعني بسبب عملكم في حين ما لا الله الطيبات في ما بيفسر هذا التفسير الثاني بيقول إذا يعني إذا في الدنيا فقد ما حق اذهب تنطيباتك في الآخرة. إيه؟ بيقولوا بعضهم كذا اذاك في الدنيا فلاش في, في الآخرة. يعني بعد شيء في الآخرة. طيباتكم في حياتكم الدنيا في الدنيا, في الدنيا على طيباتك في الاخره وحرمتوا في الاخره قال لا. هذا الله قال يعني يعني وش يعني ما لا احد ما مع هذه في الدنيا ما مشي طيب معه الله قال قاله قل من حرم مدينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرق كل هي للذين امنوا في حياة الدنيا خالصه او يوم القيامة تخيلوا ما منين يوم ينعموا ما حرام واحد احد في الدنيا ان بعض يفهم الدين فهم خلط بيقدر ما يوجد واحد ينعم في الدنيا الا إذا عك إذا بشيفن بيعني ب الله لك نعم بسهل والله حلها له فلا يجد الإنسان أحد أن يحرم عليه ما فعل الله فهنا قال إذا أذهبتم طيباتكم أذهبتم الطيبات التي كانت تحصل لكم في الجنة بسبب إيش حياتكم يعني أذهبتها وإحنا ذهبتها بأعمالكم في الحياة الدنيا إذا أذهبتم وإحنا ذهبنا حين في الدنيا في الدنيا أذهبها حكم على نفس هذا في الدنيا إنها تذاه تبعد عنها الأشي الطيبات إذن أذهبتم طيباتكم في بالحياة الدنيا واستمتعتم بها. حاولوا تستمتعوا بالدنيا وحتى في إيش في ما لا يرضي الله. هي قال أذهبتم طيباتكم يعني إنهم عصيتوا ربي وحاولتوا تتمتعوا حتى إيش فاتكم راجع الطيبات في الآخرة. يعني المقصودينهم أي من من من يستمتع بالحياة والمرحاض معه. إذن الحياة الـ يعني الذي الذي الله. ويحاولوا يتمتعوا في الدنيا هذا بيث الطيبات النعيم هذه فلاش في الاخره في ما هو بالطيبات لا سهل. ولا بالطيبات يعني سهل. في ن حتى قال يعني ذكر به الرواية قال إن عمر بن الخطاب هابولا جاء وجاء راع مدري إيش وشوي أو لحم مشوي قال هذا بده إنهم يحصل على هذا لكن قال الله كذا قال إنه بيوم قال الذين كفروا إيش يعني إنه بيوم عرض الذين كفروا النار وقال يعني أذهب تنطيه بعدكم في الحياة الدنيا مشتي أذهب مشتي خليها إلى الآخرة لا ما هو ما هي ذهب إذا تمتع على الإنسان في الدنيا حلال. شيء قد أباح الله نفسه في تلك الآية. قل من حرم مدينة الله التي أخرج العباد والطيبات من من هذا يحرم يعني ماي لحد يحرمها. قال واستمعوا هذا كلام تفسير الهادي قال كذا ويعني شنا على ذي بيقولوا كذا. معن به بعض العلماء يفسرها كذا يقول بطل يبطل يبطل من الملاذات الدنيا اللي قال لا يؤمن حق عليها في الآخرة هو صدق بحاجة أحيانا الملاذات في الدنيا. يعني إذا الإنسان ضعف تاثر عليه. عليه، يعني تغير فيه حتى لما يعصي بس ما هن نفس هاي معصية. يعني إذا واحد مثلا يعني أنغمس في الدنيا أو يشتري الملذات ولا لما حتى ما يشتري تحب ولا يشتري خلت هذه الملذات خربتها. يعني مع خلت يعني المفروض بالشينات هناك بيقولوا خط أحمر لا يتيأبز يعني معصية الله لا يرضى. لا يرتكب مع ضياء ولا يقصر في واجب، ويتمتعها، لكن بعضهم بيتمتع وجيله ملل ذه لا ما يخليه يعني يعني طمع وزيادة رغبة في الملذات لا ما يترك أشياء واجبة ويرتكب أشياء محظورة، هذا يعني إذا ات جهنم بسبب فعل الأشياء المحظورة وبسبب إيه ترك الأشياء الواجبة ما هو بسبب ال الملذة نفسها، ملل ذه كان الله كاب، تلذذ وتمتع بشيء قوت. حيث إنك لا تعصي الله بس إذا بيمكن أن يستمتع الإنسان في الحياة الدنيا ويتم يستمتع بال بالحياة الدنيا ويتن بها ولو يجي على فنعيم زيادة صح بيمكن في الحياة الدنيا أهم شيء إنه لا يعصي الله ولا يقصر في وايب لا يتر تك محظور ولا يقصر في أي وايب صح قال فاليوم تيجاونا عذاب الهن هذا ولاذي تركوا الآش يعني اعملوا الاخره وعملوا في الدنيا ولا بالوا بالاخره يعني باء راح يجي المال من غير حله وراح يرتكب المعاصي عند السهره اذا عنده عنده نظام الكيف كان هذا فوتوا على نفسهم على النعيم الكثير في الجنه اذهبوا الطيبات اللي كان المفروض من تكتب لهم في الجنه وقلنا لكم انها حتى يعرف علم واحد يوم القيامه وين لو لو امنت لو اتبعت الله كيف وين مكانك قال فقال اذا قالوا فاليوم تجزون عذابهم هؤلاء الذين الذين كفروا وعسى ربي قال حني تدخلون الجنه فاحسرهم ورجع قال فاليوم تجزون عذابته الحياه في حياة الدنيا واستمتعتم بها انتم عرفتم ربي وعصيتوا ربي واستمتعتم بحياتكم يعني حتى ما استمتعتوا يعني ما رضيتوا تنقادوا لله في اي شيء يعني حتى في ما يتنافى مع الشر ما رضيتوا إذن فاليوم فيذوانا عذابهن. بيجي لهم الآن، الآن العذاب الذي يهينهم. ووفي الواقع بيجوا أكثر من يعني أكثر من بيإن ينغرس إن في الدنيا ويعني ما يرضى قبل كلام الله. بيجوا كان بشيء ما الاستكبر ما يرضى إنقال. ما يرضى إنقال الأمر الله. ما يرضى يعني أديست يعني إذا قال ولا استكبر كذا ولا يستكبر عن إنقال له ولا يرضى يعني انتهى الأمر الله. فقال هذا الذي فيه استكبار قال برجع يجي عذاب يهان فيه يعني كان أكثر ما يدعو الإنسان هو الاستكبر وعدم قبول الحق قال ارجع بعد فاليوم تجذون عذاب الهون يجي العذاب يهينهم يعني السبب هذا ذي خليهم في بعض الحالات تتركوا له تتركوا الانتصار لأمر الله قال برجع برجع تعال جابوا بعد يعني شو لازم لا يلكم هنا قال ها بيجي لكم برد برجع يجلكم عذاب الهون يعني الهوان يجلكم مهانة كبيرة بما كنتم تستكبرون احترزوا فاليوم تيجون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق هم ما كنتم تصدقون الذي بيتكبر ما يرضى يس يسمع الأوامر الله كذا الحينه ما رضيت برجع يجلك إهانة كبيرة يعني بيتكبر ما عنده إنه معناه في الوضع ما ما هو إيش ما هو أنك تسمع الأوامر الله إنقيادك الأمر الله ما هو مهان فذي بيراه مهانا برجع يلا مهانا صدق بهذا بسبب استكبار استكباره إنه أيه يعني ما يرضى أن يجادل أوا مر الله قال إذا هذاذي بيشت ما يرضى يعني بيجي فيه تكبر إنه ينجادل لله وهذا المفروض إن ما بالنسبة لنجادل الله ما يتكبر إنسان ولا ي ولا يعني, يعني عاد إن الإنسان ينتهى الأمر الله ولا في أي مهانة بل عكس في الشرف الإنسان ينتهى الأمر الله فذي يتجنب ويستكبر ما يرضى بهذا عنده انه ما يعني انه يعني ما يعني يرضى اوامر الله فقال برجع يجي له عذاب إهانة اهانه هذه فيه اهانه اهانه, إهانة قال إن جديدا من عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تسفكون وايضا بما كنتم تمتسقون حتى الايه او حتى الكلمه الحين يقولوا برجع يجي الانسان عذاب الهوان دي الاستكبار على الله انه ما يرضى ان قال ما ضر لهم ما يرضى ولا يرضى يملوا ولا يرضى يتكبر حد وبما كنتم تفسقون وذي خروج اذ الف... يفسق يخرج عن الحق لو ما كفر لو ما استكبر على الله لو ما هذ ي عصي يعني فتقول حتى با يدخل فيها العذاب لذلك يجي يجي عذاب مهين عذاب شديد هذه ما يرضى اوامر الله وان وينج... جاءها واللي ي عصي ولو ما استكبر اذا بما كنتم تستكبرون في الأرض يعني بسبب ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وبسبب إيش فسقكم بريئي لكم هذا اليوم بريئي قال له هكذا أي قال له هذا الكلام اليوم تبيذون عذابهن جاء يقول لهم هذا الكلام أول يوم يقول اليوم يعني يقول يوم يعرف الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تبيذون عذابهن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ما صح هذا الكلام في الكفار لكن بيقول لهم إن بريئي لكم هذا بسبب تكبرهم وعدم قيادتهم للحد وبسبب المعاصي يعني لما المعاصي كثيره المعاصي بتؤدي الى هذا الشيء ولو صح صدق ان الكلام في الايش في الكفار لكن عبد ينبهنا الله ان ما بالله الكافر ان بعض مثل في يكذبنا الكلام والوحي ذا ما له للكفار ولما المثلين ما ان ربي بيرجع يرحمهم ولا لا جدا قد بيعذبهم بيقول بسبب هذا الشيء وبسبب المعاصي يعني ان المعاصي يعني بس تؤدي الانسان الى هذا الشيء حتى ولو قد ايش لو ما استكبر لو انقاذ من الله الى هنا <تصفيق> سوره الاحداث صفحه خمسمائه ايه واحد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 و ما ارسلت به ولكن ياراكم قوما تجهلون و ما ارسلت به ولكن ياراكم قوما تجهلون ولكني هناف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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون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 مصدقا لما, لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 اللهم صلى على محمد وعلى آله قال الله واذكر أخا عاد يعني يقول للنبي واذكر لقومة أخا عاد احنا قلنا أخا عاد يعني صائم الحين قلنا صاحب صاحب همدان أو صاحب كذا يعني فرد منهم هذا معنى أخا عاد يعني انه واحد ان فرد من ايش من قبيلة عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحداث الكروحين حين انذر قومه يعني يعني يعني خوفهم وحذرهم من إيش من مخالفة أوامر الله ومن الإيش من العقاب؟ إذ أنذر قومه بالأحلاف في منطقة قالها الأحلاف كل إنها منطقة جنوب اليمن بعض بيقول إنها الشهر على يعني على البحر ال على بحر العرب مع ساحل إنها يعني معها ساحل على بحر العرب المنفي يعني في جنوب اليمن إذ أن درج أمها بالأحجاف وعثر قالوا وجيء أصلها معناها يعني ألي، الرمال ذي به مستطيلة وجيء يعني يعني ملتوية كذا، جو رمل مستطيل ومرتفع وملتوي، هذه بيراه واحد في الصحراء، هذا بيسمها الأحجاف، يقولوا جمع حقف فإذا بيقولوا قالوا إحجف الشيء كما يعني انحنى، بنقول احنا احتقف، إذا إذا انحنى. فه هات الكلمة الأحجاف. والله هنا المراد بها من ما الأحجاف. إذ أنظر قومه بالأحجاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. أنظرهم ما هو أول نذير قد يعني قد جاء قبل النذر. وأيضاً أنظرهم بشيء يعني يعني بما يأتي به النذر. النذر يعني الأش يعني ال المرسل في النذر جمع نذير والنذير يعني المرسل الرسول المنذر يعني. فقال أنذر قومه بالأحقا في وقد خلت النذر من بين يده وقد جاءت النذر من قبله يعني بين يده يعني من قبله وأيضا قد جاءت نذر من خلفه كلهم بيقولوا ايش الله تعبدوا إلا الله إذن أنذر قومه ألا تعبدوا إلا الله اذكر لهم صاحب عاد أخاه عاد هذا الشخص الذي يعني النبي ذيه من ايش من قبيلة عاد اذكر حين ايش حين قال قومه يعني حين حذر قومه قال اللهم عبد الله إذا أنذر قومه اللهم تعبدوا الله أنذرهم اللهم تعبدوا الله اللهم تعبدوا إلا الله هنا يقال أنذرهم يعني يقال ألا تعبدوا عبدوا يسموها أهل الناحو يسموها تفسيرية وش أنذرهم يعني قالهم لا تعبدوا إلا الله معنى أنذرهم يعني قالهم لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذا اذكر أخاءات عندما خوف قومه وقال لم لا تعبدوا إلا الله هنا وقال قالوا جملة معترضة عندما قال وقد خلت النذر معترضة تبين ما هو إنها دعوة الرسل كلهم يعني أنذر قومه وقد خلت النذر بهذا الأمر وهو أيش أن لا تعبدوا إلا الله فهذه دعوة أن أليش الرسل جميعا الدعوة إلى التوحيد وقال وذكر أخاه عاد إذ أنذر جمهه بالأحكاف وجد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه اللهم تعبدو إلا الله بيقول هم قد جاءت رسل بعده ورسل قبله وكلهم بيقولوا وهو أيضا دعاهم وخوفهم من إيش بعد غير الله يعني بيحذر هذا الكلام بيخاط بيقول يعني بيقول الله للنبي أخبر أصحاب أهل مكة حتى يعلموا الخطر الذي هم فيه انني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ماذا كان رد فعلهم قالوا قال اخاف عليكم عذاب يوم عظيم هذا اليوم لكم يعني عظيم وهو شديد وقلنا لكم يعني ايش يقول الله لنا هذا الاوصاف هذا به ايش فيها مبالغه يعني في الشده اخاف عليكم عذاب يوم شديد زائد في الشدة جاوبوا عليه ماذا كان جواب يعني عاد على على نبيهم قالوا أجيتنا لتأفكنا عن آلهتنا تشتى تصرفنا عن آلهتنا جيت نتجيل تصرفنا عن آلهتنا لتجيني تحول عن آلهتنا ما يمكن ما هذا لا تحاول يشتروا يقولوا هكذا أجيتنا لتأفكنا ال الافك هو أصلا التغيير التصرف صرف الشيء هذا الافك حتى صرف الشيء عن عن إيش؟ يعني الصرف صرف الشيء فلذا بيقولوا الكذب بيسموه افك لأنك بتصرف الشيء عن حقيقته الإفق حديث الإفق والإفق هو في الواقع الصرف قال يؤفك عنه من أفق يعني يسرق عنه أنت تشتي تصرفنا قالوا عن إيش عن آلهتنا ما يمكن ما هذا مستحيل وحين تتهددنا بالعذاب وذا قالوا ما هو ما بالشي عذاب وراه صدق إذا هو صدق فأتنا إيش اتنا بما تعيدونا هات العذاب إذا صد ائتنا بما تأذنا إن كنت من الصادقين يعني إذا صادق صادقا بحذاب جيلنا بالعذاب يعني مبالغة فالإنكار والتحدي حتى بيقولوا ما هو صد ما بشي عذاب بلدى الصاجة جيبة أجل بالعذاب إذا بشي إيش ذا بعذاب قال إنما العلم عند الله لكن انظر كيف الجواب جواب عليهم قال إنما العلم عند الله ما أكلمهم من العلم قالوا اتينا بما تعيدون جيلنا بالعذاب عجل بالعذاب اذا هو صدق صار اجل عذاب عذاب عذابنا لكن عجل ما انت ماجل له الان ما صدق ايش كذا قالوا اتينا بما تعيدون ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند إن الله قالوا يعني كانه قال العذاب هذا ما هم العذاب الذي بيجيبه من هو والله وتحديد موقع يعني وقت العذاب هذا من الله هو لله وبارادته فالله العالم وين باجي لكم عذاب يعني ما قال ما هو يمكن يجيكم عذاب يعني الوقت وقت العذاب الله هو العالم متى يكون يعني ما انتوا اللي بتقدروا وتحكموا واحين يجي العذاب تقدير العذاب وتحكي يعني وتقدير وقته هذا امر راجع الى الله لان الله هو العالم بهذا الشيء وهو عارف وما هو الانسب فقال انما العلم عند الله هذا معنى انما العلم عند الله ما قال ما أجاه لكم بعذاب حتى في حين يقول إنما العلم عند الله يعني هذا أمر أمره راجع إلى الله وذي عرف وقته يعني ما نفا قال ما هم عذب لكم قال الله وذي ذي با حدد الوقت ذي أي الله هو الذي يحدد الوقت فيه ذي با تعذبوا به والله وذي ذي والله ذي عالم بهذا الشيء شايف ما, لي ما هذا تحتصر فيه ما ناذي بتصرف في هذا حي يقول ائتنا لاحظوا حين يقول ائتنا بالعذاب جاف عجل لنا وشنا يعني تأن النبي وش ذي بنعذبه ما بنقول لكم إن يعني النبي ما بيدعي أنها إله وانه بيعذب ما بيقول أنا رسول من عند الله قال حذركم من عذاب إذا قالوا لي قالوا للرسول يلا هجيب العذاب ما ما نديجيت ما ندي بعذب ما هو أنا الله هو المتولي لهذا الأمر هو العالم يعني وهو سي يعني, سي يعني سيحدد متى يكون العقاب وسيوقع العقاب في الوقت المناسب له والله هو, هو عالم بهذا الشيء فهذا الأمر يرجع إلى الله ما هو إليه وهذا يفيد أن هذا نبي من عند الله، ما هو شخص مدعى كذا ولا مد... بيقول أنا ملا أنا الله رسول من عند الله، الله هو المستولي لكل شيء لا بندعني عالم بالغيب ولا بندعني ذي العذاب ولا بنقول هيك، قول انما العلم عند الله وأبليكم ما أرسلت به أنا ما بلاعيش علي البلاء وأبليكم ما أرسلت به، أذي أرسلني الله به، أب أبلغ... أبلغ... به وأبليكم به بس أما تحديد العذاب ومتى يقال عذاب الله هذا أمر راجي إلى الله. ومتى يكونه أيضاً راجع إلى الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوماً تجهلون لكني قال براكم قوماً تجهلون كيف أني يعني تطلبوا العذاب تعجيل العذاب يعني أنتم بتقلطوا على مفوسكم واخطاتوا وتماديتوا في الخطأ أنتم ما تطلبوا تعجيل العذاب هذا من ناحية وأيضاً تجهلوا معنى الرسالة ما أدرت موش يعني رسالة. الرسالة الرسالة أني رسول من عند, من عند الله ما هو أنا؟ يعني فرق بين الرسول وبين الله إله كأنكم بتطلبون يعني كأني قد دعتني إله تقولوا جاك عذبنا اتنابع بالعذاب أنا من الله رسول كأنكم ما بتفهموش يعني رسول قال ولكن يا أراكم قوما تجهلون إذا من ناحية أن فيهم من جهة إما إما يكون حين يستعجل العذاب وما فيه الله إيش الضرر الكبير عليهم وما عدهن فعلهم شيء ومن ناحية الحين حين جاهلوا لأنه ما رسول انها رسول إنه إله حتى يعذب منه ورجع يقولوا يا الله عذب جاهلوا التفريق بين الفرق بين الرسول وبين الإله قال أنا ما أنا إلا رسول وانتم جاهلي الحين تتربوا مني عذب ما مانا إله حتى اقرب هذا الأمر إله الله والذي يتولى ولكني أراكم قوم تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا جلسوا هذا أولا عاد جبيلك عاد جلسوا فترة بدون, أيش. يعني بدون ماء بدون مطر وأصبحوا من للمطر بأيش يعني, ب... يعني بتلخف. فلما رأوا في الله عن العذاب فقال لما, رأوا العذاب. لما رأوه وشو هنا ما بشي يعود عليه إلا العذاب ذي فلما رأوه إذن العذاب الذي طلبوه ذي استعجله ما قالوا اعتناء به إن كنت من الصادقين فلما رأوا هذا العذاب عارضا رأوه يعني, رأو يعني عارض في السماء كذا ظهر لهم في السماء وكأنه مثل السحاب فلما رأوه عارضا يعني ظاهرا لهم عرض لهم و يعني وظهر يعني عرض على عينهم يعني ظهر حدث بدأ أيش هذا العذاب جاءوا في صورة مثل الحين يقول مثل يعني الشيء الأسود فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم يعني مقبل على إيه مقبل على أوديتهم يعني كأنك دوجاي على الأودية هذا العذاب فلما رأوها قالوا إيه فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض يعني هذا سحاب بايهم فرنا إذا الحمد لله قالوا ما عرفوا يعني رأي السواد يعني بعيدين كل البعد غفله عن, عن عن الله وعن إيش اللي يمكن يع يعاقفهم فرجع لما أرسل الله العذاب عليهم رأيوه مثلا السواد من بعيد ومقبل عليهم قالوا هذا ايش هذا نعمة الحين يجي لنا مطر هذا عارض المنطرنا يعني سحابة قالوا كبيرة قبال ايش تمطرناه قبال يبقى... الحمد لله يعني بيقولوا ما هو الحمد لله ما ما بتلفظوا بهذا الألفاظ يعني قالوا اذا الآن ايش يعني ينكشف يعني بيتوفر لنا الماء قالوا هذا عارض المنطرنا وحاج هذا ايضا في شدة عندما العذاب بهذا الصورة بيكون أشد حينجوا أن يمرئ الخير كبير ورجع ما بلا يصدر وجاء هو عقوبة شديدة وجاءت وقعها أشد على الإنسان حينجوا أن ينتظر للخير ورجع يجي على كاش يجي على فقال قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم قال, قال النبي أو قل بل هو ما استعجلتم اللذي هذه قال قلتوا يلا يتناع بما تعيدونه هذه هذه ما هو سحاب ومطر بل هذا العارض هو ايش ظهر لكم شيء وهذا هو العذاب بل هو ايش بل هو ما استعجلتم به هذه قلتوا يلا هاتينا به ريح وشو ذا يجي استعجلتم به العذاب قال يعني مفصل وشو هذا العذاب قال ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب شديد وقال وكانت ايضا ريح شديدة مقبلها عليه مبلغ قالوا بعضهم كان بيروال إيه؟ يعني يرجع قبيرو الخيام، بيشلها ويطيرها في السماء ويترتفع لما يقذيم مثل الجرادة، نصغرها يعني يعني يعني بت يعني بتأثر تأثير كبير، هذه الرياح رياح شديدة، فقال إيه؟ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، بتدمر كل شيء يعني هنا قالوا تدمر كل شيء يعني. أكثر الأشياء. حيقول حي كل شيء يعني أكثر الأشياء لأن هذا التعبير أحياناً نعبر بكل شيء ونريد المبالغة ما اللي يعني العموم حقيقة هذا التعبير يحصل. كل شيء تفهم يعني أحياناً نعبر بكل شيء بكل شيء هذا في اللغة يعبر بها الإنسان ويريد أكثر الأشياء. لاحظ الحين يقول إيش تقدم عند فلان وقال ماذا قالنا كل شيء من كل شيء ما هو كل شيء قبل أراد أشياء كثيرة هلا هذا إذاً تدمر كل شيء يعني تدمر أشياء كثير ما قد مالها دمرت كل شيء ولا بقي شيء لأنه فرجع يقول فأصبحوا قال تدمر كل شيء بأمر ربهم بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ما بسروا إلا البيوت حتى باقي البيوت اذن تدمر كل شيء يعني تدمر أك أكثر الاشياء قال إذاً قال ايش تدمر كل شيء بأمر ربها عاد قال الله بأمر ربها يعني يفهموا ان ها... عن هذه الرياح جاءت من عند الله لا يتخيلوا انها ما بلا امر تغيرات مثل ما بيقولوا الحين تغيرات يعني في, ال... في الجو ولا تغير في الطقس ولا ها انخفض الضغط فجاءت ريح و... هذه لا ما هي من يعني من الامور اللي تكون في توارين الطبيعه لا هذه شيء شيء من الله حين قال نفهم يقول ايش ربها يعني ان الله هذه بيسوقها هذا جاء بها ايش بها بها فليست من الظروف هذه بتحصل ايش احيانا مثل الرياح احيانا الرياح بتجي نتيجة تغيرات جغرافيه احيانا بيجي يعني بيقولوا انخفاض الضغط في مكان او عدم يعني اسباب ثانية وبجي طبيعية قال اما هذه لا ما هي مثل الرياح هذه بتحصل بتحصل على اي ناس وبيجي مصادفه لا هذه رياح تجري قال بامري ربها يعني هذه عجوبة من الله أرسلها الله عليهم قالت تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم بيقولوا جنا جلست ثمانية أيام وعدة ليالي وأيام لما ليش لم يرأ منهم أحد ما أدريهم بعضهم بيقول جدة فنتم بالرمال جاءوا أول ما يعني منهم اول ما سمعوا بهذه الرياح ومال ما رأي الرياح وداروا إنها الرياح لأنهم رجعوا أول يقولنا قالوا سحب ونبقي ما طروغه لا وهم بيراق الخيام وقديه في السماء تقول جهاد قال لا الخيام قب الطاير في عرفوا إنها ريح وقالوا من الرياح فقالوا دخلوا بيوتهم وغلقوا وكان معهم بيوتهم محكمة دخلت الرياح وكسرت ال ال الأبواب وفتح دخلت عليهم داخل بيوتهم وانهتهم إذا قال تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم قال يعني قال لوط انت حاضر عندما ما عمر ري... يعني مع من رينت الله يعني لن ترى الا البيوت ما عاد فيها احد لا ترى فيها احد هذا على قراءه نافع لا ترى الا مساكنهم وقراءه نافع لا يرى الا مساكنهم يعني ما يراه شيء الا ايش لا يرى شيء إلا مساكنهم إيه؟ قال كذلك نجذي القوم المجرمين إذن بيقول الله يحكي بيقول اذكر اخا عاد ليش يذكرها القوم المجرمين يعرفوا ينتبهوا ينتبهوا لا يصيروا إلى مثل لا ترجع يسجيهم مثل ما أصاب يصيبهم مثل ما أصاب قوم عاد فقال كذلك, كذلك نجذي القوم المجرمين يعني هكذا سنتنا وعادتنا أننا بنجذي المجرمين هذا ما يضم فهذا تحذير وتخويف لأهل مكة إنهم ينتبهوا ويرجعوا إلى الله ويؤمنوا بما جاء به النبي ويرضوا بأيش بالأدلة والآيشة الواضحة وإلا فإنه سيكون هناك عقار كذلك نجدين قوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكناكم فيه قال هم يعني انتبهوا لنرجع يجيلكم أنتوا هم بيقول كذلك نجدين المجرمين يعني إنهم أنتوا عرفوا إنكم حين تخارفوا ربي ولا تقصوا ولا تنقادوا فإنه يحتمل إنه لا يجي عجل لكم بهش بع بع هكذا عادة الله وسنة الله في في الأمم الماضية إنه بيعجل بعذب بهبلهم عقوب هلا يأهل القوم المجرمين ورجاء قال ولا قد مكناهم في ماء في ما إما كناكم فيه يعني كانوا متمكنين أكثر من من نعمون مكناهم في ما إن قالوا إن يعني نافية في ما يعني في الذي لم نمكنكم فيه يعني كانوا اكثر تمكن منكم ومع ذلك ما نفع تمكنهم وقوتهم عندما حلت العقوبه من الله فانت انتبهوا انكم بالاولى انتم اضعف قد ايش قال ولا مكنناهم يعني هم كانوا متمكنين احسن منكم ولا قد مكنناهم فيما ان كناكم بيقولوا ان هنا نافيه يعني فيما لم مكن يعني ايش قالوا انها بمعنى ما بلن لو قال ما يعني فيما يعني في شيء ما مكنهم فيه كأنه قال ولا قد مكنهم فيه في ما يعني في الذي ما مكنهم فيه ان معناها ما لكن لو ياب ما يقول في لو قد مكنهم فيه ما ما مكنهم فيه يجي الله ثقيل لو عبر بدل ان ما لو قال ولا قد مكنهم فيه ما ما مكنهم فيه يجي ثقيل ف الله عبر إيش بقوله إن في ما إن مكنهم يعني في في الذي لم نمكنكم إذن كانوا متمكنين أكثر منكم ومع ذلك حلت عليهم العقوبة وانتهوا جميعا عد أصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ولقد مكنناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة يعني هم قد انعمنا عليهم جاءوا بيفهموا وجاءوا وجا سمع ويبصروا وجعلنا لهم أفئدة وعقول لكن حين ما أردوا يسمعوا يعني حين حين رفضوا الآيات فما استفادوا من هذا كلها قال ولقد واجعلنا لهم سمعا وابصارا وافيدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا فدتهم ما استفادوا منها فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا من شيء إذ كانوا يجحدون يعني لأنهم كان إذ هنا تفيد التعليل كانوا يجحدوا ما عذنا كيف أن يحود الايات ان كانوا يجحدون بايات الله الله بيدي بيجيب نبي ولابله ايات ادله معجزات اجت واضحه ده أدلة واضحة في رفضوها الناس ما رضيوا فما عاد يستفيدوا ب... ما عاد بيرضجي ما دام قد انكروا الايات الواضحه خلاص ما عاد بيستفيد من سمعه ما عاد رضي يستفيد منه نهائيا حتى وصل الى الهلاك إذا ما أفادتهم لا يعني أبصارهم ولا أسماعهم ولا أفئذتهم ليش حين كانوا بيجحدوا بآيات الله إذن نفهم أن الإنسان إذا جحد بشيء يعني أحيانا عندما يرفض الإنجهاد ويرفض أيش التصديق بشيء يقولوا واضح خلاص ما عابب يستفيد ما عابب يدري حتى ربما ما عابب يعرف ما عابب يعرف الحق ولا يعرف يعني ينكر شيء واضح ما أوضع منه يعني شيء واضح ما يمكن يعني يغلط الإنسان فيه فاذا وصل الى هذا الدرجه خلاص ما عاد يتوفق الى معرفه الحق اذ كانوا يجحدون بايات الله اذا ما عاد نفعتهم هذه الأشياء يعني النعم السمع والابصار والعقول وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون ارجع حاق بهم حاق بهم يعني في الواقع احاط بهم واهلكهم وش كان بيستهزئوا ما كان بيستهزئوا بل عذاب بيقولوا الصا هذا بشي عذاب عجله فيه يعني بيسخروا من النبي ما بشي عذاب اتنا بما تعيدون به إن كنت من الصادقين يسخروا من العذاب قال هذا حينها حاج بهم أحاط بهم وأحاط بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون يعني أحاط بهم الآن العذاب إذن ما أهناء المرادبها ما كانوا بيستهزئون الذي كانوا بيستهزئون وهو العذاب ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون يعني بترحاب لأهل مكة يعرفوا قال ولا قلت أهلكنا ما حولكم من القرى يعني يعني في مناطق حولكم قد حصل إهلاك لأمم حولكم مثل قال أصحاب الحجر هم قريبين من المدينة هم قريبين يعني ما هي بعيدة من مكة الحجر معروفة الآن بمدينة أثرية وكان فيها أصحاب الحجر قال قلت أهلكناها ولاحظ ما إيش رفضوا إيش الإيمان بالله. وكذلك قالوا قوم ايش قوم لوط قريب في فلسطين يعني مناطق ما هي بعيده جدا عنهم وهم عارفين لها لانهم قد مرشوا قد ما في يد. يعني سافروا وكان بيسافروا الى الشام فقال المفروض انكم تتعبروا من هذا قال ولا قد ايش اهلكناكم اهلكنا ما حولكم لو تلاحظوا ولا قد في الواقع هي عباره قسم من الله بيقسم الله والله يعني كان بيقول اقسم لجد هي لا ألم هنا يقول ما أهلكتم ولا قد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات نوعنا لهم الآيات وخسرنا لهم الآيات بيجي يرجعوا لعلهم يرجعون يعني بي أيش الله بمكن الانسان من المعرفة بمكنه ويجي له اشياء كثيره تدله ويهبل ينعم عليه ويهبل مصيبة ويسوي لك كذا وينوع له اشياء كثيرة اذا حد باين فايه وفي كثير منها اذا ما استفادوا ولا رضوا اجى الله لهم العذاب فانتوا يعني كأنه يا اهل مكه قد وصل لكم أيش يعني أنواع كبيرة اشياء كثيره تدل لكم على أيش على الحق ونوعنا لكم الايات في ذا ما أيش إذا لم تنقادوا وترجعوا الى الله فانكم تتعرضون مثل ما تعرضوا والقد ولا قد اهلكنا ما حولكم من القرى حي قريب منكم يعني ناس تعرفهم او أماكن مناطق تعرفها فيستفيدوا منها وتعبروا وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله غرباً آله قال فلولا هنالك تحذي يعني هللا هللا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله غرباً آله يعني هللا نصرتهم الآلهة اللي جعلوها هللا نصرهم الذين اتخذهم آلهة فليها كذا فهللا نصرهم الذين اتخذهم آلهة يعني من فهلأ نثرتم هذه الأصنام الذي كان بيجعلها عليها هذا ولا قد القرى من حولكم فهلأ ليش قال ليش ما إيش كن صرما آلهتهم الذي كان بيعبدوها ويرجعوا إليها وقدموا للقرابين ما ليش لأن ما بشي في الواقع ما هنشي فهلأ نثرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلهة قال اتخذوا يعني اتخذهم الذين اتخذوهم آلهة وقربانا قالوا نجعلها حال مقدم على إيه يعني اتخذهم آلهة قربانا إلى الله لأنهم قالوا اتخذوا يعني فهلأ نثرهم يعني حماهم فهلأ منع حماهم من الأعذاب هذه الآلهة التي اتخذوها آلهة قربانا إلى الله قربانا جو حال من إيه من من آلهة اتخذواهم آلهة قربانا إلى الله يعني متجربا بهم إيه إلى الله لأن ما كان بيتخذوها يعتقدون هذه بتفعل شيء واضح حجر ما بتفعل لا بتنطق ولا بتتكلم ولا جهد هستبر شيء لكن بيقولوا انها بتقربنا الى الله قالوا تقربنا الى الله ذرفها قال هذي عندك هذه بتتخذوها آلهة عندكم انها بتتقربكم الى الله ليش ما حمدكم الذين اتخذوه من دون الله قربان آله بل عنهم ضاعت ما جاءت بشيء ظلوا عنهم يعني انتهت ضلت ضاعت ما عد بشيء يعني انتهت ما بشي هناك يعني ظهر لهم انه لا يوجد هناك اي اهلها وذلك افقهم وما كانوا يفترون وهذا فائدة افقهم وافتراءهم وعبادتهم من هذا فائدة انهم عذبوا ولا حد ولا نفع يعني كان بيعبدوها الاصلام فما جاء لهم من فائدة من الاصلامهم الا انهم يعذبوا فهذا يعني بهذا المثاب الذي عجلوه الله, عجل الله لهم ولا حد حماهم ما نصرتهم اهلاتهم بل ما أحد رأيه شيء باعث هذا قال افتهم يعني هذا فائدة متابعتهم هذه جالهم من متابعة الأثنان إنهم عذبوا ولا جالهم حماياه ولا حد يحميهم ولا نفعهم شيء إذن قال وذلك افكهم وما كانوا يفتروا وهذا الذي كان يفتره يعني ويكذبوه به على الله نقول إنه آيه إله نعم سهلا <تصفيق> قال واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انسوا هنا قال ان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله ارسل نبينا محمد للجن وللبشر للجن والان واضح ما مال الانسان باقي للجن هنا نفهم أنه رسول الى الجن وانهم مكلفين بما جاء به قال الله انا واذ صرفنا اليك يعني الله صرف ناس يعني أفراد من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن النفر هو عدد قليل نحن نقول إحنا غدرة يعني أقل من عشرة يسمى نفر ثلاثة أربعة بعض يقول سبعة بعض يقول تسعة هذا نفر قال صرفنا إليك يعني, يعني جعلناهم يذهبون إليك ألهم من الله هذا الشيء يعني جعل الظروف تتهيئ بحيث أنهم يذهبوا إلى النبي يعني في الواقع يحكوا في الروايات أنه لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى لما بعث يعني الجن ما عاد استطاعوا يشترقوا السم ما عاد يستطيعوا في السماوات ورجعك عجبوا ليش؟ دم محبوسين ما عاد استطاعوا فقالوا قد شيء جديد باجو قد بهر نبي ولا فقالوا كان بيبحثوا من ضمنهم ناس يعني فالله هذي على هذه الهيئه مضروب حتى أتوا الى النبي فقال صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران جايو صرفناهم اليك فاتوا اليك واستمعوا عندما استمعوا القرآن يعني عندما كنت تتلو القران استمعوا اليه فلما حضروه لما حضروا يعني صرفناهم ليذهبوا اليك ليستمعوا القران فلما حضروه عندما ماثلو إليك وحضروا القران واستمعوه قالوا انصتوا يعني ايش انبهروا بالقران وقالوا لبعضهم انصتوا يعني لا احد احد يتكلم خلونا نسمع كانهم قالوا أنصتوا يعني أسخوا إلى هذا وتفهموا ما فيه فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي هذا القرآن يعني لما كمل أكبر رسول الله تعالى قيل إن كان بيكليه وجاءه في صلاة فجر أو نحوها بعضهم بيقول في صلاة نافلة وجاء يوصله ويسمعه ويقرأ القرآن فقال فلما قضي يعني لما قضي القرآن كمل من, من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم رجعوا إلى قومهم منذرين رجعوا إلى محذرين لهم، محذرين لهم يعني إنه هناك وحساب وإن هناك يوم آخر وإنه عليهم الله وإن من خالف الله يعني يعني منذرين لهم بما جاء إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إذ رجعوا إلى قومهم، هذا نفر، هذا أقل من قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا انذر من بعد موسى، سمعنا كتاب. تلاه يعني الصوت لتلاه في الكتاب هذا كتاب من عند الله انزل من بعد موسى يعني يعني إيش من بعد كتاب موسى قالوا كانوا يعرفوا قالوا بعضهم كانوا يهود هذول الجن فلذا ما ما تعرفوا به عيسى ولا في الواقع موسى هو من الانبياء ومن الرسل وأسأ بعد موسى فسوا الله عيسى هم ما ذكروا عيسى قالوا كتاب انزل من بعد موسى يعني يعني كأنهم إيش ما ذكرونه هائيا، فقالوا بعض من كانوا يهود ذول الجن كانوا يهود وما كانوا معارف يعني مؤمنين بإيش بعيسى هائيا، فلذا قالوا من بعد موسى جاء كتاب من عند الله، وبعضهم قال بلهم ج جن يعني ما كانوا ما قسموا أصلا بعيسى ما هم دارين ما عرفوا الله بموسى، المهم إنهم حين قالوا الناس سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى والله في الواقع الكتاب الذي أنزل من بعد موسى هو كتاب إيش العنجيل على عيسى. فقالوا يا قوانا إنا سمعنا كتابا عنزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هذا الكتاب مصدق لما بين يديه بين يديه يعني يديه قبله هذا عبارة لما بين يعني للما قبله من الكتب للكتب السابقة يعني مصدق للأش يعني و والكتب السابقة مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق رأينا كتاب مصدق للكتب السابقة يعني مثل الكتب السابقة بيقول بما فيها ويصدقها يهدي هذا الكتاب إلى إلى الحق، يجيب كلام يعني ظاهر فيها إن إنها يعني واضح أنها حق من عند الله، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى طريق ما في أي أي سواه أو أي يعني ما في ما في اتباع شهوات أو ملذات أو خروج عن الحق، في الطريق مستقيم وأحسن الطريق الذي بوصل واحد إلى أي إلى إلى معرفة الحق وإلى الجنة وإلى طريق مستقيم. يا قومنا اعبدوا الله بيقولوا لهم يا قومنا اعبدوا الله هذا داعي القران ما القران يدعوهم الى الايمان بالله بيقولوا يا قومنا أجيبوا داعي الله واامنوا به أجيبوا داعي الله واامنوا بالله يغفر لكم من ذنوبكم قال بيغفر لكم من ذنوبكم هنا قال اذا جئتم داعي الله بيغفر من ذنوبكم قال ويجيركم من عذاب اليم وي يعني ويجيركم من عذاب شديد اذا هنا قالوا قالوا معناه يغفر لكم من ذنوبكم بعضهم قال من هنا لتبعد ما قال يغفر ذنوبكم الحين قال يغفر من ذنوبكم قالوا ان ما خلاها تغفر يعني مثل يعني مثل الحقوق الماليه ولا الاشياء بتبقى على واحد ضروري يردها مثل المظالم ضروري يردها الى اصحابها لو قد ايش لو قد تابوا ولا قد سمروا وبعافهم قالوا له وباجل أظهر إن من هنا ما بلجات يعني يعني من التوكيت إن المراد يغفر ذنوبكم بأعياه يعني بيقول يغفر ذنوب من ذنوبكم يشتيع غفر ذنوبكم كلها حين يقول يغفر ذنوب من ذنوبكم ما يجيركم يغفر الذنوب ويجيركم ويجيركم من عذاب قلم إذا ما هو سابري ينه من لا يغفر الذنوب كلها بيحكموا بعضهم بيقولوا ان هنا من بيقولوا ازاي ده للتوكيد قال ويجيركم من عذاب أليم اذا فهمتوا ذا الحين قالوا من عذاب أليم يعني لا تعاقبوا واحد ما في الآخرة يعني انهم مكلفين مكلفين في ولا بيعاقبوا الجن مكلفين فلذا قال بايت سلام والعذاب اؤمنوا به قال اجيبوا داعي الله يعني انه لا يجبوا لياشي لينجوا من عذاب أليم الله قم الله قال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه اولياء ما يرضى يجيب داعي الله يؤمن بالله يعني بما الله فليس بمعجز في الأرض يعني إن الله قال يعني ما عنه عن إجابة. معجز يعني ما يمكن يفوسه. ما, هو معجز الربي. ربي ما هو فليس بمعجز في الأرض ويعني وليس بفاعث بقلوب ما يمكن يفوت ربي يعني كان هم في الأرض ولا حولها فليس بما في الأرض وليس له من دونه أولياء ولا قال ما عاد جاهز يفوت ولا يهرب من ربي ولا وليس له من دون الله اولياء ما عاد حد يمكن يحميه أولياء اصحاب يحموه الله ينفعه ما عند ربي ما حد حامي لهم قال ما عاده ما يرضى ما حد حامي لهم من ربي من عذابه وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أذي ما يرضوا أذي الذي لا يؤمن بالله بما جاء به هذا داعي, داعي الله فقال هو في ضلال مبين يعني واضح ضلال عن الحق ويقول أذي يهلك نفسه أولم يروا أن الله الذي خرقه هناك أن الكلام من الله يعني بيتكلم عن أهل مكة أولم يروع لأنه ينكروا لأن أهل مكة رضوا يؤمنوا بالنبي يحذرهم بيقول أنا رسول من عند الله أنتوا دارين أن هذه الأثنان ما هي خالق ولا يجزي خلقتكم إن الله ذي خلق لأنه يقول ولا إنساء ثم من خلقهم لا يقولون الله هم اعترفين أن الله هو الخالق وكل شيء لكن يقولوا هذه الأثنان بس قربهم إلى الله ورجع بيقول هلأ الله أنا رسول من عند الله بلوقوا من هذه ما هي شيء وأنكم لا تعبدوا إلا الله وجاء يعني الله يعلني يعلني أدل يعني أشياء يعني معجزات ما يمكن يفعلها إلا الله تدلكم على أني صادق يعني دليل على أني صادق وإني رسول واعرفوا أيضا إذا ما رضيتوا إني باجي عذاب فتعذبوا في أيش في الآخرة بايرجع تبعثوا بعد الموت قالوا ما يصف عن بعث بعد الموت ما من ما خلاص قد ما مدري كم قبلنا ما حد حضر جاء وبنكر البعض فقال أولم يروا ان الله الذي خلق كل شيء أن الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان ايش على أي الموتى ما ضر ان الله الذي خلق... الذي خلق السماوات وخلق الارض وخلق ذي بينهم ما جهد أن يحيي الميت اد سل هو الذي خلقهم خلق البشر وخلق السماوات والارض والبشر فاذا فاذيف فعل هذا ما يعني أسهل يعني هاي زي سهل وهين على إن إيش إن يبعثه يعني إذا لا أي سبعة يقولوا ما يمكن مستحيل ليش مستحيل أذي أوجده وخلق السماوات والأرض بإستطيع أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيى لم يعيا قالوا هنا لم يتعب يعني لم لم ي حتى ما تعب في خلقه ما في أي شيء يعني أمر سهل عليه ولم يعيا بخلقهن قال بي قادرين يعني اليس الله بقادر على ان يحيي الموتى مع الجهد يحيي الموتى هنا بيقولوا اهل يعني بالنسبه للنحاه هنقول بي ما بيقولوا اذا قال اليس الله بقادر يدخلوا الباء في خبر يعني شيء في يعني في الخبر المنفي اذا دخل اذا دخل النفي وهنا حين يقول ان الله بقادر كيف ان الله بقادر قالوا ان في الواقع معناه اليس الله بقادر أن فيه معنى النبي من أن فيه معنى النبي من قوله ألم يروا إذا الأظم يعني حين دخل عليها ألم يروا حين بحيد ألم يروا في معنى النبي يعني كأنه قال أليس الله بقادر فلذا جواب قال بلا إيش جواب عليها قال بلا وربنا لا بلا إنه على كل شيء قدير يعني بلا إنه قادر يعني نفهم من المعنى كأنهم قالوا يعني كأن الله قال أليس أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر معناه أليس بقادر مع أنه قال أن الله بقادر ما فيها ليس لكن فهمنا حسن النافي من قوله ألم يرون إذن كأنه قال أليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أليس بقادر بلا يعني إلا هو قادر بلا إنه على كل شيء قدير خلي ما عايش إعادة الإنسان وإحيائه وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كفروا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قال حين ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويقال لهم أليس هذا بالحق يعني يقال لهم حين يعني يعني حين يعرض قال يقال للذين كفروا, يقال للذين كفروا حين يعرضوهم على, على النار على النار راح ما هو سبب العذاب؟ الحين قاعدين يكرهون العذاب، يقول اليس هذا هذا بالحق؟ بيرجع يقولوا ما حين يرضوا على العذاب، بلا والله. أو بلا وربنا برجع لا والله. لا والله نصرك. ماذا الحين؟ يعني لكن ما نافع؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم اليس هذا بالحق؟ قال هذا حين لهم أليس اليس هذا بالحق حين يعرضوا على النار فيقال لهم اليس هذا بالحق رجاء قال حين قال لهم هذا قالوا بلها وربنا قالوا الا فك العذاب لا حق وربنا نقسم بربنا قال فذوق العذاب ما عاد ينفع العذاب الحين انت نعم فذوقوا العذاب ذوقوا العذاب اذا عرف العذاب بما كنتم تكفرون بسبب ايش كفركم ذوقوا تذوقوا قالوا هنا ذوقوا الاسمد ذوق يتذوق واحد على الشيء الاحسن الشيء الل اللذيذ يقولوا ذوق وهنا قالوا انه فيه يعني كان يعني يهتوب يخلم وقال ذوقوا ما راح نطعم وتهكم <تصفيق> بهم يقول تهكم بهم قال هم حجاجهم طعموا فتعمل العذاب هن <تصفيق> <تصفيق> يعني ليش ينكروا العذاب ولا يرضوا ويتهكم بهم ليش ما رضوا والحين قال هنا جاك طعم وربما قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم اذا رجع الخطاب رجع الى نبي الله قالها الله فاصبر يعني بعد ما عرفت هذه الاشياء والأدلة الواضحه وما يعني حصل في الامم السابقة اذا اصبر عليهم فاصبر كما صبر أولو العزم مثل ما صبر أولو العزم يعني قالوا بعضهم أولو العزم من الرسل فيقولوا بعضهم أقول العزم ان به بعض الأنبياء بعض الرسل هم يقولوا عزم يعني مثل نبي الله نوح نبي الله إبراهيم أصحاب الثبات والصبر الزيادة يعني كانوا عنهم عزم مميزين به مجموعة الأنبياء إنهم مميزين أصحاب عزم يعني يقولوا هو الزيادة والثبات زيادة على غيره بعضهم قال كذا فإذا قال فاصبر كما صبر أقول العزم من الرسل أقول العزم من الرسل هذه من الرسل يعني ما يعني ذن على هذا المعنى ما كل الرسل أقول عزم يعني زيادة في الثبات وزيادة في إيش في القوة وفي الصبر هذا معنا وبعضهم قال لا فصبر كما صبر أقول العزم يعني أصحاب العزم العزم على إيش ما معنى العزم يعني القوة وزيادة في الصبر وزيادة القوة والإيمان بل معنى العزم يعني العزم على تنفيذ أوامر الله بعض على إيه. وب... إيه نعم ما تفضل والحين قالوا بعضهم هلا قال العزم معنى العزم العزم على طاعة الله ومثال أوامر الله كلهم بيقالهم عزم اذا فاصبر كما صبر اول العزم كلهم اول العزم بقينا هين قال من الرسل قالوا من هنا بيان يعني الذين هم الرسل بيقولوا من البيان يعني البياني يكون بدلها بالذينهم الذين هم كل بدله ببيانهم يعني كما صبر اول العزم يعني ذي عزم على طاعه الله في اوامره وايه الذين هم الرسل فاصبر كما صبر الرسل السابقين كانه قال على هذا التفسير فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إذن لا تستعجل العذاب لهؤلاء يعني لا تياس من إيمانهم وتغضب وتستعجل من الله أن يعذبهم. خلي هذا الأمر إلى الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعني رجع يصلوا إلى هذا الموقف وبرجع في هذا الموقف عندما يصلوا إلى العذاب برجع ينسوا يعني كأن الحياة الدنيا ما هي شي. كانهم يوم يوم يرون ما يعادون. حين يرجع يرون العذاب ما عاد كأن الحياة شيء هذه عاشها يعني إن الحياة حقيرة في الواقع مجرد ما يرى الإنسان العذاب ما عاد يحسن كأنها شيء يعني, إيه يعني إن إنها تسواجي هذه ما رضي ويشتي إنه يمتع نفسه في, في غير في حل وفي غير حل ما رضي إن الامر الله وآثرت الدنيا على الآخرة اشتيف الواقع ما هي شيء ذا الدنيا ما هي شيء حتى تأثرها وتترك الآخرة برجع ما يعني ما هي لا لحظة يعني ما هي شيء كأنهم قال كأنهم يرون ما يعدل لم يلبثوا إلا ساعة لحظة كأن مجلة لا لحظة من نهار قال فريدا قال في ما قال أي شيء حديث إنه قال يؤتى يوم القيامة بأشد الناس يعني بأكفر أهل يعني يقول بأكفر البشر ثم يقال له أو بأنعم أهل الدنيا يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا أذيهم كيف أكثر واحد فيهم كيف ومرتاح ومتنعم يؤتى بيوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار غمسه فيغمس فيقال هل جر هل, يعني هل جربت نعيمًا قلت فعمت أنت الح... أن أن يمرحك فقال لا هذه أنعم أهل الدنيا أكثر واحد مرتاح ومكيف ورجع قال مبلغ خمسة في الجنة ورجع يقول وأنت قلت فعمت أنت مرحك انت قال لا ما قلت فعمت نسي نسي تماما لأن ما يجي هذه الدنيا كلها ما يجي بالنسبة إيش لعذاب الآخرة إذا كأنهم إيش يوم ما يرون ما يعدون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار فلا يعني كأنه قال هذا بلاغ إليكم أو هذا بلاغ يعني كذا قمة الأيش كذا كفاية كذا فيها الوعظ هذا يجدوه كفاية فيها الوعظ ما عب بعده فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون اذا لا يهلك كأنه قال لا يهلك إلا القوم الفاسقون الذين خرجوا إيش عن, عن أوامر الله أو خرجوا عن باعة الله ما بيهلك إلا هم يعني هذا الكلام هذا السابق هذا قال بلاغ هذا <تصفيق> هذه الاشياء ما ما ذكرها هذا يعني ما قالوا مع بلغ كلمة بلاغ اختلفوا المفسرين قالوا معناها هذا بلاغ يعني يقول قمه يقول كفايه <تصفيق> يعني بدول وعد الكفاية. هذا هو وعد ما فلا يهلك إلا فلا يهلك الا القمر قال هذا بلاغ لكم هذه الكلام بلاغ لكم فلا يهلكوا الا القمر الساجي Well, too it...